وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار وبعد يقول المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله المهيمن السلامي الحمد لله المهيمن السلامي الذي شرع الحلال والحرام وخص نوع ا ل إ ن س ا ن بمزيد الطول و ا ل إ ن ع ا م وهدى أ ه ل ا ل س ع ا د ة منهم ل ل إ س ل ا م ووفق من لطف به واختاره لتعلم ا ل أ ح ك ا م وجعل قائدهم إ ل ي ه سيد سيدنا محمدا المصطفى خير ا ل أ ن ا م عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه الغر الكرام ص ل ا ة د ا ئ م ة مدى الدهر و ا ل أ ي ا م ومعي هنا ثلاث تنبيهات أ و ث ل ا ث ة تنبيهات قبل الدرس أ م ا ا ل أ و ل فبعض إ خ و ا ن ن ا من ط ل ب ة العلم يبالغ شديدا في إ ك ر ا م ه م ب ا ل غ ة لا أ ح ب ه ا مرتين إ ل ى م ر ة و ا ح د ة وهي من التكلف الذي لا ينبغي و أ ن ا أ ر ض ى منكم دعاء بالغيب ما لا أ ر ض ى منكم ما يفعل بعضكم من التكلف ل أ ش ي ا ء منها تقبيل اليد فهذا فيه تكلف بل وفيه ب ا ل ن س ب ة لي شيء من العنب في جذب يدي منه حتى أ ن يدي ح ق ي ق ة ت ت أ ل م شديدا من هذا من ش د ة جذبها حينا وتجاذبها حينا أ خ ر وفعلا إ ن ي أ ش ك و شيئا من ا ل أ ل م فلا يتكلف إ خ و ا ن ن ا شيئا من هذا وقلت أ ر ض ى منهم دعاء بالغيب وهذا أ ح ب إ ل ي و غ ا ي ة ما تكرمني به هو ما يكون من عنايتك بالدرس يعني م ش ا ر ك ة وحضورا و م ر ا ج ع ة و م د ا ر س ة إ ل ى آ خ ر ه فهذا أ ح ب إ ل ى نفسي فلو رفعت يدك إ م ا لسؤال أ و إ م ا لاستشكال أ و إ م ا لجواب ف أ و ل ى ثم أ و ل ى من أ ن ت أ خ ذ يدي لتقبله ا ف إ ن ك ب ا ل أ و ل ى تفلح و ب ا ل ث ا ن ي ة أ ق و ل ت ت أ د ب ولكن ا ل أ د ب و إ ن كان وعاء للعلم ولكن غ ا ي ة الحضور هي العلم ف أ ر ج و أ الا يتكلف إ خ و ا ن ن ا هذا والا يبالغوا في هذا ا ل إ ك ر ا م والاحتفاء والتقدير خاف وقلوبنا لا تحتمل والقلوب ض ع ي ف ة تعلمون فدعوا هذا ولا تتكلفوا فيه سلمكم الله تعالى واعتبر ذلك أ م ر ا اعتبر ذلك أ م ر ا ملزما لكم وليس اعتبر ذلك من باب ا ل و ص ي ة أ و ا ل ن ص ي ح ة لا بل اعتبر ذلك أ م ر ا ملزما لكم أ ل ا تفعلوا بل و أ س ت ح ل ف ك م بالله أ ل ا تفعلوا أ م ا التنبيه الثاني فيتعجلني أ ح د إ خ و ا ن ك م لا أ د ر ي هو يتكلم بلسانكم أ م ر أ ى ذلك في وجوهكم ف ا ش ت ه د لكم في هذه ا ل م ق د م ة التي نحن بصددها خ ا ص ة وقد مضت محاضرتان ولم نشرع بعد في د ر ا س ة مدى كتاب ا ل ط ه ا ر وهو يخشى أ ن تتفلتوا من هذه المجالس والدروس أ ق و ل إ ن م ا يصنع التلميذ على عين ا ل أ س ت ا ذ ولا يصنع ا ل أ س ت ا ذ على عين تلميذ ف إ ن أ س و أ ما نجد اليوم في ا ل س ا ح ة من تلاميذ يسوقون شيوخهم سوقا حتى أ ص ب ح شيخهم يقدم لهم ما يطلبه المستمعون ويخشى أ ن ي ن ف ض عنه إ ذ ا تكلم بما لا يحبون و أ و ل ما تعلمناه من درس أ ن جلسنا في هذا المقام من شيخنا الهمام رحمه الله كن طبيبا لا مطربا والطبيب ط ب ه مؤلم وموجع ولكنه ماذا الشفاء بل ا ل ق ا ع د ة ا ل ط ب ي ة أ ن ه كلما كان الدواء أ و ج ع كلما كان الشفاء أ س ر ع وكلما كان الدواء أ م ر كلما كان الشفاء أ ق ر ب ف ت أ م ل و أ ق و ل ونحن على شرط قد ا ل ت ق ي ن فما لكم إ خ و ة ا ل إ س ل ا م ل ا تنزلون على شرطه الذي هو المسلمون عند شروطهم من الصبر على هذه المقدمات خ ا ص ة و هذه المقدمات هي مفتاح الكتاب فانتبه فهي ا ن ت ب ف ه مفتاح الكتاب خ ا ص ة هذه ا ل م ح ا ض ر ة التي نحن بصددها اليوم ل أ ن هذه ا ل م ح ا ض ر ة هي التي تفك رموز مذهب ا ل إ م ا م أ ح م د وتوقفنا على أ ص و ل هذا المذهب و خ ا ص ة والكتاب حنبلي فلا بد أ ن نلج الكتاب من هذا الباب وهو باب أ ص و ل المذهب ورموز المذهب فلا بد لنا من هذا إ خ و ة ا ل إ س ل ا م و ا ل أ م ر قريب ما هي إ ل ا م ح ا ض ر ة و ا ح د ة ثم إ ن شاء الله تعالى ي ع ننتقل ي ن سريعا أ و ندخل سريعا في د ر ا س ة أ ب و ا ب الكتاب وانا اعلم أ ن بعضكم يخشى أ ن تذهب أ ي ا م ا ل د و ر ة من دون أ ن ننهي أ ب و ا ب هذا الكتاب وهذا شرطكم و أ ن ا أ ن ز ل لكم على شرطكم صحيح وقد أ ل ز م ت نفسي ب أ ن ننهي دراستنا لهذا الكتاب هذا الصيف أ ن ننهي هذا الكتاب د ر ا س ة هذا الصيف و أ ع ل م أ ن بعضكم بل جلكم جاء على هذه ا ل غ ا ي ة وهي غ ا ي ة د ر ا س ة ماذا الفقه كاملا من أ ل ف إ ل ى يال و أ ن ا معكم على هذه ا ل غ ا ي ة فكونوا على شرطي اكن على شرطكم صحيح والثاني من ا ل أ و ل واضح ف أ ر ج و عباد الله أ ل ا يعني يتعجلنا أ ح د و إ ن كان يتعجلنا باسم الخير و إ ن كان يتعجلنا بالخير أ و باسم الخير ولكن شرط هذه ا ل ص ح ب ة الصبر والاحتمال كما مضى معنا من قول الخضر لموسى عليه الصلاه والسلام فلا ت س أ ل ن ي عن شيء حتى أ ح د ث لك منه ماذا ذكرى واضح طيب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 ف إ ن م ل ك هان يعني ي س ج ع و ن فيكذبون ي س ج ع و ن فماذا فيكذبون ف ا ل ز م ليس في ذ ا ت السجع و إ ن م ا لما ق ر ن ا السجع بماذا بالكذب لما كان س ج ع كذب م ع ا ر ض ة ل أ م ر رب العالمين كما جاء في ق ص ة ا ل ش ه ي ر ة ق ص ة ا ل غ ر ة واضح و إ ل ا فليس ذلك مقصودا من فعل أ ئ م ت ن ا و أ ح ي ا ن ا ا ل إ ن س ا ن يترك قلمه للسانه وليس ا ل أ م ر كما قلت مقصودا وذلك الظن ب أ ئ م ت ن ا ل أ ن ه م أ ع ر ف الناس بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سجع الكهان طيب قوله وجعل قائدهم إ ل ي ه سيدنا محمدا ل م ص ط ف ى خير ا ل أ ن ا م قلت تحته م س أ ل ة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قلت يعني على إ خ و ا ن ه من ا ل أ ن ب ي ا ء فقد خص ب ا ل د ع و ة ا ل ع ا م ة ا ل خ ا ت م ة كما قال تعالى كتاب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك لتخرج الناس من الظلمات إ ل ى النور غير أ ن د ع و ة إ خ و ا ن ه من ا ل أ ن ب ي ا ء خ ا ص ة إ ذ يقول كل رسول يا قومي وكون رسالته ا ل خ ا ت م ة من قوله تعالى وخاتم النبيين و آ ي ت ه ا ل م ع ج ز ة ا ل ب ا ق ي ة ما لم تبق م ع ج ز ة نبي بعدها فانقطعت م ع ج ز ة العصا بموت موسى و أ م ا آ ي ة محمد صلى الله عليه وسلم العظمى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وبقاء معجزته إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة و أ ن كتابه شمل كل الكتب ا ل س ا ب ق ة و أ ع ط ي مكان التوراه السبع الطوال ومكان ا ل إ ن ج ي ل المئين ولذا قال الله تعالى عن كتابه ومهيمنا عليه يعني على سائر ل ه الكتب و إ ن لا نجد من نكت ا ل ق ر آ ن أ ن ه دائما يقول مصدقا وليس يقول مصدقا وما الفرق بين مصدق ومصدقا آه مصدق اه مصدق اسم فاعل ومصدق اسم مفعول ف إ ذ ا كسر ما قبل آ خ ر ه فاسم فاعل واذا فتح ما قبل آ خ ر ه فاسم ايه مفعول قل معرضين يبقى هذا اسم ه فاعل صح مخلاصين هذا اسم مفعول وهما بلاغه في إ ف ا د ة الاستغراق زادكم اليوم أ ب و مالك وهما في إ ف ا د ة الاستغراق لغه فلم ا قال مصدق ل أ ن ا ل ق ر آ ن لا يحتاج إ ل ى ما يصدق عليه فهو أ ع ل ى من أ ن يصدق عليه ماذا كتاب صحيح وهنا مثال بالشبه شيخ ا ل إ س ل ا م لا يحتاج إ ل ى من ي ز ك ي و إ ل ى من يعدله لكن غيره فشيخ ا ل إ س ل ا م أ ك ب ر من أ ن يعدله رجل صحيح أ ك ب ر من أ ن يعدله ماذا من أ ن يعدله رجل فكذا وهذا شبه ا ل ق ر آ ن مصدق على هذه الكتب وطبعا هنا م ش ك ل ة يقول أ ه ل الكتاب إ ن كتابكم وهو ا ل ق ر آ ن يصدق على كتابنا فما بالكم لا تؤمنون بكتابنا لذاك الله خير. فما بالكم لا تؤمنون بكتابنا طالما أ ن كتابكم يصدق على كتابنا ها من عنده جواب قول لا ما هذا الجواب أ ح س ن أ ن ه مصدق م لما فيها ج م ل ة أ ن ه ا من عند الله في ا ل ج م ل ة أ و أ ن ه مصدق م بما فيها ج م ل ة من ا ل إ ي م ا ن ي ا ت ومن مكارم ا ل أ خ ل ا ق وكذا ولا يلزم من التصديق ج م ل ة أ ن تصدق عليه كما تقول هذه م د ر س ة م ت م ي ز ة لكن هذا لا يمنع أ ن يكون فيها ط ل ب ة ا ي فشله ط ل ب ة أ غ ب ي ا ء زادك الله عز وجل لا يمنع أ ن يكون فيها ط ل ب ة فشله أ و طلبت له اغبياء و إ ن كانت م ت م ي ز ة من حيث له جميع او إ م ا أ ن ه مصدق على أ ص ل ه ا وهو الكتاب ا ل أ ص ل الذي نزل م ن من السماء و إ ل ا فقد جاءت آ ي ا ت أ خ ر ى تشهد بتحريف ت الكتب وتشهد ح ر ي ف هذه على تحريف هذه الكتب وتشهد على تبديلها وتغييرها فانتبه لان هذه ش ب ه ة عرضها القوم ووقعت في رؤوس ماذا آ خ ر ي ن صحيح ف أ ش ك ل و ا بها علينا وقد أ ت ا ك الجواب واضحا فكتابه مشتمل على الكتب ا ل أ خ ر ى قلت وما خص به من نصره بالرعب لا ب أ س اكتبوا وكل علم حقه أ ن يكتب ملاء. إيه؟ ملاء. إيه؟ ملاء. املاء اسرع اخا ا ل إ س ل ا م في ث ل ا ث ة ا ل أ ك ل والمشي والكتابه و م ن راك تسرع إ ل ا في و ا ح د ة لا قلنا أ و ل ا إ ن م ا هو مصدق على هذه الكتب أ و مصدق لهذه الكتب ج م ل ة ولا يلزم من تصديق الكتب ج م ل ة أ ن ن ص د ق على أ ف ر ا د ه ا قلت ثانيا و إ م ا أ ن يكون التصديق يعني ل أ ص ل ه ا ولا يلزم من التصديق ل أ ص ل ه ا أ ن يصدق ما وقع فيها بعد من التغيير و التبديل ثالثا و قد شهد ا ل ق ر آ ن بما على هذه الكتب بما فيها من تغيير و تبديل و تحريف طيب نقول و خص صلى الله عليه و سلم بالنصرة بالرعب و م س ي ر ة شهر وما خصه الله تعالى من النهي عن دعائه بالاسم العلم فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني لا تقول يا محمد ولم تنهى ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة عن مثل هذا إ ل ا أ ن يكون ذلك تخصيصا له صلى الله عليه وسلم وخصيصا له على سائر ا ل أ ن ب ي ا ء قلت ومما قدمه عليهم ف أ م ه م في ر ح ل ة ا ل إ س ر ا ء وما خص مسجده ب م ض ا ع ف ة ا ل أ ج ر و ا ل م س و ب ة وما جعل الله له القبلتين أ و جمع الله له القبلتين وهذه ح ك م ة لماذا صلى صل إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى أ و ل ا ً ثم تحول عنه إ ل ى المسجد الحرام وقد ي س أ ل الناس عن سر ذلك أ و ل ا قال تعالى ما ننسخ من آ ي ة أ و ننسيها ن أ ت ي بخير منها أ و مثلها أ ل م تعلم أ ن الله على كل شيء قدير نصر ب م س ي ر ة شهر يعني قبل أ ن يغير على أ م ة بشهر فالرعب يقع في في قلوبهم قبل قدوم عليهم ش ه ر والرعب جند من جنود الله تعالى و ح ر ا س ة للمؤمنين لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ف ت أ م ل ف ح ك م ة الله ب أ ن ه صلى إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى أ و ل ا ثم إ ل ى المسجد الحرام ليجمع له القبلتين قلت وما أ ح ل الله له م ك ة ولم تحل ل أ ح د قبله يعني لم تحل حل له أ ن يدخلها بسلاح و أ ن يفتحها عنوه و م ك ة كما قال ابن ا ل إ م ا م ابن القيم بعضها فتح عنوه وبعضها فتح ل ي ه صلحا وموادعه ومن هنا قال تعالى و أ ن ت حل بهذا البلد أ و ل على ضربين حل يعني تحل لك م ك ة أ ن ترفع فيها السلاح و أ ن تقاتل فيها وتحل لك ما لم تحل ل أ ح د من ق ب ل أ و حل يعني أ ن ت مستحل في م ك ة مستحل الدم والمال ولقد استحله المشركون ب م ك ة استحلوا دمه واستحلوا ماله ومال أ ص ح ا ب ه ولم تكن م ك ة تحل قبله أ ب د ا ف ه ل ا وجهين من التفسير ف ح ل الله تعالى له م ك ة صلى الله عليه وسلم وخص بيته وخص ما بين بيته ومنبره بما جعله ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة ب ا ل م ن ا س ب ة حرص الناس على ا ل ص ل ا ة في هذه ا ل ر و ض ة ليس عليه دليل حتى و ل ل أ س ف ونرى كثيرا من أ ه ل ا ل س ن ة يحرصون على ص ل ا ة ركعتين فين في ا ل ر و ض ة ا ل ش ر ي ف ة حتى صارت س ن ة م ت ب ع ة كل يقول أ ن ا رايح ص ل ي في ا ل ر و ض ة صلي ماذا ما في س ن ة في ا ل ص ل ا ة في ا ل ر و ض ة هو قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيته ومن بري روضه من رياض ا ل ج ن ة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرص ص ل ا ة فين فيها صحيح؟ انما جعل لهذه ا ل ب ق ع ة شرفا من غير أ ن يكون هناك فضل لا في الجلوس فيها كما يحرص بعض الناس ولا في ا ل ص ل ا ة فيها واضح فانتبه نعم يعني ق ط ع ة من ا ل ج ن ة على ا ل أ ر ض كما أ ن ماء زمزم هو من ماء ا ل ج ن ة والحجر ا ل أ س و د من ح ج ا ر ة ا ل ج ن ة قلت وما خص ب ا ل ش ف ا ع ة بمقام ا ل ش ف ا ع ة صلى الله عليه وسلم و أ و ل من يقرع باب ا ل ج ن ة وما جعل الله له الكوثر كوثر على ت أ و ي ل ا ت من أ ه ل العلم من ت أ و ل الكوثر على أ ن ه نهر في ا ل ج ن ة وشيخنا رحمه الله قال هذا من الكوثر و إ ل ا فالكوثر ل غ ة على وزنه فوعل كنوفل يعني الشيء الكثير الكثير الكثير الكثير إ ذ ن فمعنى إ ن أ ع ط ي ن ا ك الكوثر أ ن أ ع ط ي ن ا ك من الخصائص واعطيناك من الانعام والفضائل الكثيره التي تخص انت بها يا محمد صلى الله عليه وسلم من دون خلق الله ثم هو اول من يجاوز الصراط قال وجعل قائداهم إ ل ي ه سيدنا محمدا المصطفى خير الانام صلى الله عليه وسلم قلت قوله سيدنا في مشروعيه تسيد أ و تسويد النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله أ ن ا سيد ولد آ د م وتقدر ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى ضعف الحديث المروي في هذا الباب وهو حديث ماذا لا تسيدوني في ا ل ص ل ا ة لا تسيدوني هكذا ا ل ر و ا ي ة وهذا خ ط أ لغوي و ص و ا ب ه أ ن يقال لا تسودوني في ا ل ص ل ا ة وهذا مما يدل عليه على ن ك ا ر ة هذا الحديث إ ذ فيه ما لا يمكن أ ن ينطق به صلى الله عليه وسلم من ا ل خ ط أ وهو الذي قد اوتي من جوامع الكلم وما اختصر الله له الحديث اختصارا محمدا و ق و ل ه محمدا وهي تعني ل غ ة أ ك ث ر الناس حمدا المصطفى خير ا ل أ ن ا م وفي ذلك الحديث أ ن ا سيد ولد آ د م ولا فخر قال المصنف رحمه الله تعالى عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام تحته مسائل قلت ا ل أ و ل ى وجوب ا ل ص ل ا ة والسلام عليه وقد قال به نفر من أ ه ل العلم ق ل ة والجمهور على خلافه ومن أ و ج ب ه أ و ج ب ه مطلقا من غير تكرار ل أ ن ا ل أ ص ل في ا ل أ و ا م ر أ ن ه ا لا تقتضي التكرار دي قعده يا ط ل ب ة العلم قالوا ان ا ل ص ل ا ة والسلام عليه لا تجب على وجه التكرار س ي أ ت ي ك الجواب لا تتعجب ليه؟ لان ل عندنا قاعده تقول الاصل في الاوامر ماذا الاطلاق وعدم التكرار فاذا امر الشارع بامر فيقع هذا الامر بفعله ماذا مر وتسلم العهده وينفك الاثم كما لو قال صلوا في نعالكم فيسقط الاثم عنك بانك تصلي ماذا في نعليك ولو ماذا ولو مر إ ل ا إ ذ ا طلب الشارع تكرارا نص عليه كما قال خمس صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة فهنا لما نص على التكرار دل على أ ن التكرار خ ل ا ف ا ل ا ه خلاف الاصل و ا ل أ ص ل ماذا عدم التكرار إ ذ ا لما قال إ ن الله كتب عليكم الحج فحج قال رجل أ ك ل عام يا رسول الله لما س أ ل عن التكرار هذا الرجل ل أ ن ه خلاف ا ل أ ص ل فقال لو قلت نعم لوجبت ا ولو وجبت ماذا ما استطعتم ترى ما كتبتم ا ذ ه ا ل ق ا ع د ة مع إ ن هذا أ ه م م ا تكتب ل أ ن هذه هي قوالب العلم علم ا ل م س أ ل ة ولا علم ا ل أ ص ل أ ن ت تريد أ ن تكون بائع خفاف لا أ ن تكون صانع خفاف و أ ي ه م ا ارجى صانع الخفاف كما كان يضرب الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي المثل باع الخفاف لو جاءه رجل له قدم غ ر ي ب ة ق ص ي ر ة و ع ر ي ض ة قال اعطيني خفا سينظر فيها فيقول ايه ما عندي هذا المقاس روح لكن صانع الخفاف ارفع قدمك على الايه على القالب ها هنا ثم يقيس وينظر في المقاس ويقول ت أ خ ذ خفك بعد س ا ع ة بعد يوم من ا ل آ خ ر فهذه القواعد التي تذكر في س ن ا ي ا الدرس هي ينبغي ان ل ت ي أ تكون صيدك أ ي ه ا الطالب ل أ ن هذه القوالب التي تستعملها في المسائل في ضبط المسائل واستنباط ا ل أ ح ك ا م واستخراجها هذه القواعد حقيقتها هي ايه م و إ ن كانت أ ص و ل الفقه فانتبه ف إ ذ ا ا ل ق ا ع د ة قالوا ن ا ش ي لو سلمنا بالوجوب فالوجوب عندنا يسقط بفعله م ر ة فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم م ر ة فقد سقط عنه له ا ل إ ث م والحرج واضح ا ل م س أ ل ة د ي م س أ ل ة ر ا ئ ع ة جدا ف إ ذ ا قوموا معي فقلت وينصر هذا ا ل أ ص ل هو أ ن ا ل أ ص ل خلو النفس من التكليف يعني ا لو ق ا ع د دي ة ل دار حكم شرعي بين التكليف وعدم التكليف يبقى نغلب ماذا عدم التكليف لان ا ل أ ص ل خلو النفس من من التكليف فلما دار ا ل أ م ر بين الوجوب وعدم الوجوب قال و يبقى عدم اليه الوجوب ل أ ن هذا أ ق ر ب إ ل ى ي ه عدم إيه؟ التكليف واضح يا ط ل ب ة العلم قلت وقد نسب ا ل إ م ا م ابن القيم القول بالاستحباب إ ل ى الجمهور و أ م ا ابن جرير الطبري يعني وعلى ف ك ر ة ابن جرير تعرفونه مفسرا و ا ل ح ق ي ق ة أ ن الرجل كان, إيه؟ كان فقيها بقدر ما كان مفسرا لكن حين تغلب عليه ماذا تغلب عليه صنعه ويغلب عليه علم على ما س و ى ولا ينتفي غيره من العلم عنده ل أ ن اهل العلم قديما ما كانوا يؤمنون بهذه القسمه التي نؤمن بها محدثون فقهاء مفسرون أ ص ل ي و ن ف إ ن م ا كانوا يجمعون ا ل ع ل و م كلها و إ ن برز في علم دونه ع ل م يعني تعرفون أ ح م د فقيها و أ ص ل أ ح م د ماذا أ ص ل ه انه كان محدثا و إ ن كان قد اشتهر بماذا عندنا فقيها طيب و إ ل ي ك باء ا د ل ة الوجوب ابن جرير الطبري قلت نسب أ و جعله إ ج م ا ع ا رحمه الله تعالى جعله إ ج م ا ع ا على عدم الوجوب يعني والاستحباب قلت و إ ل ي ك أ د ل ة الوجوب قوله الدليل ا ل أ و ل قوله تعالى إ ن الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي ه ا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هنا ب ا ت ع ل م ك ي ف ي ة استخراج واستنباط الحكم من هذه ا ه ا ل آ ي ة التي معنا فيها أ ك ث ر من د ل ا ل ة على وجوب ا ل ص ل ا ة والسلام عليه صلاه س ل م قلت أ و ل ا قوله صلوا وهذا أ م ر و ا ل أ ص ل في ا ل أ و ا م ر ماذا الوجوب حتى ت أ ت ي قرينه متى يصرف ا ل أ م ر من الوجوب إ ل ى الاستحباب إ ذ ا كان ا ل أ م ر فين في شيء من أ م و ر العادات لو قال البسوا من س ي ا ب ك م البياض حكم البياض ا ه الاستحباب لان ن ل ل ب ي ا ض اللباس من أ م و ر ه من أ م و ر العادات صح لكن إ ذ ا كان من أ م و ر العبادات يبقى كان ا ل أ م ر عليه على أ ص ل ه من إ ف ا د ة ا ل و ج و ب يبقى اولا قوله ماذا صلوا اثنين قوله تعالى صلوا فيه ق ر ي ن ة على الوجوب من جهه أ خ ر ى ل أ ن ه أ م ر م ب ا ل غ ة و ش أ ن ا ل أ و ا م ر أ ن ت ت أ ك د لكن المستحبات لا ت ت أ ك د فشوف لما قال له أ ت و ض ا من لحوم الغنم قال له إ ي ه إ ن ش ئ ي ب م ا لم يؤكد صحيح لكن ش أ ن ا ل أ و ا م ر إ ي ه ان تتاكد فلما جاء ا ل أ م ر أ م ر مبالغه صلوا عليه وسلموا تسليما فلما جاء ا ل أ م ر أمر فيه مبالغه فالمبالغه ت أ ك ي د عليه على ا ل أ م ر و ا ل ت أ ك ي د على الامر قرين عليه ى على, على الوجوب قلت ثالثا ما اكد ا ل أ م ر بالفعل أ و بالمفعول المطلق لوايه تسليم لو بيات على ص و ر ة الفعل مصدر منصوب على ص و ر ة الفعل فقال تسليم ف أ ك د ا ل أ م ر بالمفعول المطلق بما يدل على ماذا على ت أ ك ي د ه مرتين د ل ا ل ة على الوجوه س ا ل س ا رابعا يا سلام أ ن ت م منصفون ولا أ ج د هذا منكم كثيرا أ ن الله تعالى قال إ ن الله وملائكته فلما ب د أ سبحانه بنفسه تحضيضا تحضيضا لمن هم أ و ل ى ب ا ل ص ل ا ة والسلام عليه و ت أ ك ي د ا وهذه قرينه على الوجوب إ ذ ا كان الله يفعل وربنا سبحانه وتعالى ب د أ بنفسه ت أ ك ي د ا عليه على هذا ا ل أ م ر و ع ن ا ي ة به أ ن ه هو سبحانه وتعالى يفعل ف أ و ل ى بنا ثم أ و ل ى ان نفعل صحيح ل أ ن احق الناس ب ا ل ص ل ا ة والسلام عليه ل م ن ة أ و عظيم م ن ة هذا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام علينا كما قال الناظم ومن عظيم م ن ة السلام ولطفه بسائر ا ل أ ن ا م أ ن أ ر ش د الخلق للوصول مبينا للحق بالرسول قلت خامسا قوله تعالى يصلون وهذا فعل مضارعه وفعل مضارعه فيه ماذا استمرار وتكرار بما يدل على ا ل ت أ ك ي د على هذا ا ل أ م ر و أ ن ه فعل تكرار وتلك ق ر ي ن ة على الوجوب لكن المستحبات ليست فعل تكرار بدليل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يعمل في المستحبات يفعل و يترك تقول ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة كان يدع و العمل و هو يحب أ ن يعمل طيب لماذا يدع و ل أ ن التكرار و ا ل م و ا ظ ب ة عليه تعد ق ر ي ن ا عليه ذكرت أ ن ا ا ل آ ن خمس قواعد و السؤال للنساء لان جاءتني و ر ق ة ا ل آ ن صحيح من عند النساء تقول أ و تطالبنا إ ن ص ا ف ا ً ولا أ ق و ل مساواه و إ ن كان هذا م ا ب مساواه بين الرجال والنساء فغارت أ خ ت ك م وتلك غارت غ ي ر ة م ح م و د ة صحيح ولا ما يهم صحيح صحيح وهذا من التنافس المطلوب شرعا فتاتيني ورقه من عند النساء ب خ م س قواعد ذكرت و أ ن ا ا ل آ ن على شرط طبعا أ ن تكون على ر أ س كل و ر ق ة اسم ماذا صاحبتها ب ا ل ك ن ي ة لا بالاسم ب ا ل ك ن ي ة واضح ونجعل ج ا ئ ز ة خ ا ص ة للنساء يوميا وجائزتين للرجال على ق ا ع د ة للذكر مثل حظ ا ل ا ن س ي ي ن والزع المرفوع طيب فين كنا ط ل ب ة العلم ه ا فين فعل ا ل م ض ا ر ع ة يبقى كده خمس طيب سادسا سبب نزول ا ل آ ي ة لان من ضبط الحكم الشرعي الوقوف على س ب ب النزول او الورود وان كانت ا ل ع ب ر ة بعموم اللفظ لكن شوف الصحابي يقول ه ما من آ ي ة نزلت الا وانا اعلم متى نزلت فيمن نزلت اين نزلت ومن هنا لا يجوز تفسير آ ي ة أ و الوقوف على معناها إ ل ا ب م ع ر ف ة سبب نزولها ومن هنا أ ئ م ة العلم نشط لماذا ل م ع ر ف ة سبب النزول ولنقله بالسند المتصل فسبب نزول ا ل آ ي ة ما أ م ر ب ا ل ص ل ا ة والسلام عليه ولذا جاءوا يقولون علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله قلت سابعا من أ ن ا ل آ ي ة جاءت في سياقه ا ل آ ي ا ت في ذكر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أ م ت ه وشرف ا ل نسائه على سائر النساء هنا لكي تفهم آ ي ة لا بد من النظر لمذا ا إ ل ى سياقتها ل أ ن العرب تقول الكلام سباق سياق لحاق فلا يفهم الكلام إ ل ا بما قبل ه ولذلك تجد الناس يقعون في الغلط ليه يقول لك ده سين ء ي من الناس قال كذا قال كذا تجد ا ل ج م ل ة ايه استلت من من السياق و إ ذ ا خرجت ا ل ج م ل ة من سياقتها تبدل ايه معناها ل م يجي واحد فويل للمصلين كما قال أ ب و نواس و إ ن هداه الله في آ خ ر عمره وتاب إ ل ى الله و له ق ص ي د ة ت و ب ة م ش ه و ر ة إ ل ه ن ا ما أ ع د ل ك ما خاب عبد أم ملك هذه قصيدة املك ل إلى الله قبل ت تاب ي بها و فهو ت ه ا ذ ي هيا من شيام من المحسنين ما قال قم قال الخمر بنا الخمر ما إلى ونلعب من نشرب فشرب ر ب للأولى سكر ويل للأولى سكر ولكن قال ويل سكر سكر للمصلين ف أ ك ث ر الناس يستل الكلام منهم من سياقته قال الذي اشتراه من مصر عارفين من هو لما نجيب السياق ب ق ى وقال ن س و ة أ م ط ر ت السماء ف أ ت و ن ي بهذه ا ل أ و ر ا ق وقال ن س و ة في ا ل م د ي ن ة ا م ر أ ة العزيز فعلمنا أ ن الذي اشتراه هو من العزيز صحيح يا ط ل ب ة العلم يبا إ ذ ا تنبه إ ل ى د ل ا ل ة ماذا د ل ا ل ة الايه السياق د ل ا ل ة السياق واضح يا ط ل ب ة العلم فهنا إ ل ى هذه ا ل آ ي ة جاءت في معرض ا ل آ ي ة التي تتحدث عن ماذا عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أ م ت ه وشرف ن س ا ء يبقى الايد كلها في معرض ماذا الحديث عن حقوقه وعن خصوصيته صلى الله عليه و س ل م و خ ص و ص ي ة ماذا نسائه وهذا يعد قرينه على ماذا على الوجوب واضح يا ط ل ب ة العلم طيب كذا كان طيب س ا م ن ا قوله تعالى يا أ ي ه ا الذين امنوا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا وفي النداء من ا ل ع ن ا ي ة من مزيد ا ل ع ن ا ي ة ب ا ل أ م ر و ا ل ت أ ك ي د عليه ل أ ن في النداء استدعاء استدعاء للمخاطب أ ن ينتبه لماذا لهذا الكلام ذ اذا قال ابن مسعود إ سمعت يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ف أ ر ع ي ه ا س م ع ت فلعله امر تاتمر به او نهي تنتهي عنه كان هاهنا ماء طيب هذا كم ثامنا قلت تاسعا التخصيص من قوله على النبي وقوله صلوا عليه وفي التخصيص وجهع ل ل ا ه على ا ل ت أ ك ي د يعني على الوجوب واضح يا ط ل ب ة العلم يبقى هذه كم ث م ا ن ي ة وجوه من ا ل آ ي ة تسعه درس ك م مبارك على وجوب ا ل ص ل ا ة والسلام عليه من دليل واحد هذا واضح ن أ ت ي ل ل د ل ي ل الثاني وهي أ ح ا د ي ث البخيل وحديث ه و أ ب ي هريره رضي الله عنه وغيره من ق و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ه وفي ر و ا ي ة رغم أ ن ف امرئ يعني التفقت أ ن ف ه بالرغام يعني بالتراب ك ن ا ي ة عن ا ل ز ل وفي ر و ا ي ة خطئ طريق ا ل ج ن ة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه وفي ر و ا ي ة من ذكرت عنده فلم يصل ي علي أ ب ع د ه الله اسمع إ ل ى كلام ابن ا ل ق ي م رحمه الله قال ا ل إ م ا م ابن ا ل ق ي م الجوزي ة رحمه الله إ ن البخل اسم ذم وتارك المستحب لا يستحق اسم الزم هذا أ و ل وجه من الحديث إ ن ه زم من لم يفعل صحيح هل يزم تارك المستحب لا يزم إ ل ا في ح ا ل ة واحده ة من عنده جواب لا تسبق بالجواب بغير إ ذ ن قول أ ح س ن ذا كلام ابن القيم تارك المستحب أ ب د ا يقع تحت ل ه تحت ا ل ز م واضح تارك المستحب أ ب د ا يقع تحت ا ل ز م س أ ش ر ح ه ا ان شاء الله قلت كذلك ثانيا ط ل ب ت العلم إ ن فعلا لا يليق ب أ ص ح ا ب المراتب ا ل ع ا ل ي ة ترك الايه استحاب ذلك ابن القيم يقول في ت ر ك الوتر رجل رجل سوء بل كان من سب السلف قديما وجماهير السلف يرون عدم و ج ب غسل ا ل ج م ع ة و إ ن كنت طبعا أ ر ا ه واجبا كما سياتي معنا كانوا يقولون للرجل لانت شر ممن لا يغتسل يوم ا ل ج م ع ة شوف سبهم حتى سبني سب فقهي <تصفيق> يقولون أ ن ت شر ممن لا يغتسل يوم ا ل ج م ع ة فالحديث كما قلت فيه البخيل من ذكرت ه عنده قال ابن القيم أ ن البخل اسم زم يعني ا ل إ ن س ا ن يزم على البخل ولا ما يزم فعلا ده ليس مذموما في أ خ ل ا ق ا ل إ ن س ا ن كالبخل و ذ ل ك كل ما جاء من زم وهجاء عند العرب جاء في زم وهجاء ا ل ب خ ل حتى قالوا ان البخل لا يبقي معه م ك ر م ة يعني انسان لو كان ت عنده كل المكارم ثم لم يكن يعني كريما أ و كان بخيلا لما نفعه ماذا لما نفعته هذه المكارم مع بخل لذلك العرب كانت تعير الرجل بماذا بالبخل فحم فعلا لذلك جرت الحكايات بذكر البخلاء كان في ق ب ي ل ة اسمها ب ا ه ل ة ا ل ق ب ي ل ة ذكرت مضرب المثل في العرب ب ش د ة بخلها كانت تطبخ د س و م ة العظم م ر ة أ خ ر ى يعني ت أ ت ي بالعظم وتطبخه م ر ة أ خ ر ى طلبا للدسم الذي فيه ومن هنا تزوج أ ح د ه م ا م ر أ ة من بني هاشم فالولو لا ينفع النسب من بني هاشم إ ذ ا كانت النفس من باهله يعني لا تحسب أ ن ا ل ن س ب ي ر ف ع ف أ ن ت ايه باهلي وضربوا بهم المثل كانوا يصفونهم في الشعر يقولون قوم إ ذ ا استنبح ا ل أ ض ي ا ف كلبهم قالوا ل أ م ه م بول على النار وتمسك البول ش ح أ ن تجود به ولا تجود به إ ل ا بمقدارك فالشاهد إ ن البخل اسم زم واضح وتارك المستحب لا يستحق اسم ا ل ز م م ف ه و م ة هل يزمي ا ل إ ن س ا ن على تارك المستحب طيب قال ثانيا وقد قرن ا ل إ س ل ا م البخل بالاغتيال والفقر فقال تعالى والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون يعني عرف أ و ل ئ ك القوم ب أ ن ه م يلين الذين يبخلون الذين اسم موصول تصل ما بعدها بما, بما قبل هذا ا واضح لديكم يبقى قال لا يحب هؤلاء أ ه ل الاختيال والفخر من هم أ ه ل الاختيال والفخر الذين يبخلون و ي أ م ر و ن الناس بالبخل قال ا ل إ م ا م ابن القيم س ا ل ث ا وتعريف ا ل ب خ ل عليه أنه منع ما وجب عليه فعليه فلما ع ي ه ف ل سمي بخيلا في الحديث يبقى منع ما وجب ه عليه من ماذا من ا ل ص ل ا ة والسلام عليه السلام قلت فضلا قلت فضلا عما جاء في ا ل أ ح ا د ي ث من الوعيد بالنار و ا ل إ ب ع ا د يعني عن الله وهذا الوعيد لا يترتب إ ل ا على ترك واجب قلت و ب ق ر ي ن ة ما جاء في هذا الباب من ك ث ر ة ا ل أ ح ا د ي ث ح ق ي ق ة البخل يقولون هو ه منع ما وجب لكن منع الفاضل لا يسمى إيه بخلا و إ ن م ا يسمى شحا أ و حرصا ولذا قالت في ر و ا ي ة ا ب ا سفيان رجل ايه شحيح هو يعطيها ما وجب على حسب ظني أ ن ه يكفي واضح ففرغ بين البخل ف إ ن ه البخل م ز م و م ل أ ن ه منعم و ج ه طيب قلت فضلا ً عما جاء في الباب من ك ث ر ة ا ل أ ح ا د ي ث يعني شوف البخيل من ذكرت عنده من ذكرت عنده فلم يصل ي علي أ ب ع د ه الله رغم أ ن ف امرئ خطئ طريق ا ل ج ن ة لا شك إ ن ك ث ر ة ا ل أ ح ا د ي ث في هذا الباب دليل على ماذا قرين على الوجوب لاني لا شك انه يهتم بالواجب اكثر مما يهتم ب ا ل ي بالمستحب مش ك د ه قلت و ك ث ر ة الاحاديث فيه مزيد وعنايه ة ب ذ ا الامر بما يدل على و ج و ب ه قلت الدليل الثالث قرائن الوجوب يالله يا ط ل ب ة العلم من عنده من قرائن الوجوب قرائن الوجوب ا ل ص ل ا ة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ي ا ل ل نعم ك س ر ة الفضل و ا ل س و ا ب من صلى علي واحده صلى الله عليه ب ه ع ش ر ة فهذا الفضل و ا ل س و ا ب لا يترتب إ ل ا على فعله إ ل ا على فعل واجب صحيح لانه لا شك في م س أ ل ة بعضكم لا يتنبه إ ل ي ه ا أ ج ر الواجب أ ع ظ م من أ ج ر ا ل ا ه المستحب يعني أ ن ت لو صليت ركعتين الفجر ركعتين هما صلاه الصبح أ ق ص د يعني هما أ ف ض ل في ا ل س و ا ب من أ ل ف أ ل ف ر ك ع ة مستحب يعني لو رجل قام الليل كله و ي ي ع ن و ق ر أ في هذا من ا ل ق ر آ ن وبكى وأبكى واستبكى و أ ب ك ى واستبكى وركع وسجد وخشع وتدبر واخر نام الليل ثم صلى له ا ل غ د ا ء و ا ل أ و ل لم يصل ي ا ل غ د ا ء ج م ا ع ة ثواب من أ ع ظ م عند الله الثاني ل ل أ و ل ودي م س أ ل ة بعضكم لا يتنبا اليها فيما يسمى بفقه مراتب ا ل أ ع م ا ل واضح فقه مراتب الاعمال ولذلك انتبه فالحديث قال وما تقرب إ ل ي عبدي بشيء أ ح ب إ ل ي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إ ل ي فجاء ب ا ل ن و ا ف ل في ا ل م ر ت ب ة اليه ا ل ث ا ن ي ة لا تخطئ هذا طيب يبقى أ و ل غير قول يا نصر يعني قرين أ خ ر ى من عنايه للتسلم بتعليم نعم ل أ ن ا ل ص ل ا ة عليه من تبجيله ومن توقيره مما أ م ر ن ا به فكل ما ي ن د ر ش تحت هذا ا ل أ م ر فهو أ م ر ل أ ن وسائل الغايات تجب ما وجبت ا ل ه الغايات فهمت هذا فاشرح إ ذ ا وجب الوضوء وجب شراء الماء اليه للوضوء ل أ ن اذا وجبت ا ل غ ا ي ة وجبت ا ل ه ا ل و س ي ل ة صح فهنا وجبت ا ل غ ا ي ة ما هي ا ل غ ا ي ة توقيره طيب من وسائل توقير النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ص ل ا ة عند ذكر اسمه يبقى هنا ق ا ع د ة وهي أ ن الوسائل تابعه للايه للغايات أن, الغايات لها ان الوسائل لها أ ح ك ا م الغايات القواعد دي يحسن كده لو واحد يصفيها على جنب كده ل أ ن دي أ ن ا أ س م ي ه ا م المصنع ذ ا ا وكان الشيخ السعدي يقول فاحرص على حفظك للقواعد جامعه المسائل ا ل ش و ا ر د فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا غير قول يا زؤين أستاذ مم. طيب غير قول يا استاذ ا ه ا نعم إيه؟ آه أ ن من فضائل ا ل ص ل ا ة والسلام عليها انها سبب لزوال ا ه ذهاب الهموم لما قال له الرجل أ ج ع ل لك صلاتي كلها يعني أ ج ع ل لك صلاتي كلها يعني لو جلست س ا ع ة أ ذ ك ر الله عز و جل بدل ما أ ج ع ل ربع س ا ع ة ل ل ص ل ا ة عليك س أ ج ع ل ا ل س ا ع ة كلها للصلاه عليك تمام وهذا معنى الحديث ثم قال أ ج ع ل لك من صلاه الربع قال و إ ن زدت فخير قال إ ل ى أ ن قال أ ج ع ل لك صلاتي كلها معنى صلاتي يعني دعائي يعني بدل من الدعاء أ ص ل ي إيه عليه ف ك أ ن ا ل ص ل ا ة عليه أ ن ف ع من ماذا من الدعاء لنستعوض ا بها عن ماذا عن الدعاء وقال إ ذ ن تكفى ه همك ونحن في زمن ماذا هموم وازمات ومشاكل ومصائب لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في كبد فليخرجنكما ا من ا ل ج ن ة شوف ما ا ل ش ف تشقيان هذه ن ك ت ة في ا ل آ ي ة ينبغي أ ن ت ع م ل ه ا قول يا أ س ت ا ذ شوف إ ن صلاتكم م ع ر و ض ة علي وهذا شرف وشرف عظيم أ ن يعرض اسمك على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم أ ي شرف هذا ده في يوم جاي لي واحد من الشباب ل الضائع كده يقول لي د ه احنا مشهورين جدا يا شيخ قلت له كيف يعني أ خ ر ج و ر ق ة من جيبه مكتوب فيها حمله و ا س ع ة النطاق لمباحث ا ل ش ر ا ب ي ة وتم ضبط فلان وفلان شوف مشهور فرح ان اسمه جيف ا ل ج ر ي د ة ولو في ص ف ح ة ا ل ا ي الحوادث والتهم فكما ظنك شوف لما يقولك ل بقى ف إ ن صلاتكم ايه م ع ر و ض ة علي صلى الله عليه وسلم قول يا استاذ نعم شفاعته ان اولى الناس بي يوم ا ل ق ي ا م ة اكثرهم عليه صلاه ولا شك ان عظم الفضل دليل عليه على الوجوب قرينه على الوجوب قول يا استاذ نعم. نعم. نعم. نفي ع م ن ا ل إ ن س ا ن عن نفسه الخصال ا ل م ز م و م ة كالبخل ونحو ذلك وهنا لي عبر بالبخيل ده في معنى مهم جدا واضح لان البخل فعلا قد يكون في ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ع ن و ي ة واضح فعلا دي ح ق ي ق ة ولذلك يقول الشاعر يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد ولو شاء لتقتيره لتنفس من منخر واحد ف ا ل إ ن س ا ن يبخل حتى ب ا ل أ م و ر المعنويه ولكن هنا عندي معنى آ خ ر إ ن فعلا ا ل إ ن س ا ن بيكتسب ب ا ل ص ل ا ة عليه صلى الله عليه وسلم مكارم الاخلاق لان هناك ع ل ا ق ة بين ا ل أ م و ر وبعضها البعض فلا شك ان انت بتجد أ ث ر هذه ا ل ص ل ا ة عليك فين في السلوك فاذا كنت كريما يعني تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه ف إ ن ك تكون كريما في ن في الدرهم واليه والدينار لا تفخل به ف إ ن ا ل أ م و ر ينادي بعض على بعض يكفيني هذا منكم وهذا شيء ي ص ر النفس وحسبنا أ ن دفعنا بهذا النوم عنكم أ ق و ل ق ر ا ء الوجوه وهي أكثر م اكثر أ من أ ن تحصى أ و ل ه ا ما في ا ل ص ل ا ة والسلام عليه من ذهاب الهموم و ا ل أ ح ز ا ن كما قال صلى الله عليه وسلم إ ذ ا تكفى همك ثانيا ما يصلي الله عليك في السماوات العلى ليه كده محمود بس الله يهديك ما جاء في ا ل ص ل ا ة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من ك س ر ة ا ل ف ض ا ئ ب ك ص ل ا ة الله على عبده ف م ا في الحديث صلى الله عليه بها عشرا ث ا ل س ا ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من قوله إ ن أ و ل ى الناس بي يوم ا ل ق ي ا م ة أ ك ث ر ه م علي ص ل ا ة أ ر ا ب ع ا من ف ض ي ل ة عرض ا ل ص ل ا ة عليه صلى الله عليه وسلم خامسا من نفي الخصال ا ل م ز م و م ة عن العبد ك خ ص ل ة البخل سادسا من رفع الدعاء وكل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم سابعا ما جاء من فضل ا ل ص ل ا ة والسلام عليه في كثير من المواضع عداها ا ل إ م ا م ابن القيم قريبا من كم من س ت ة و أ ر ب ع ي ن موضعا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ف ي ه وطبعا في مواضع منها فيها, فيها كلام واضح لكن لا شك ا ل م و ا ض ع ا ل ص ل ا ة والسلام عليه ماذا كثيره سابعا من كونها ع ب ا د ة استكثار يا سلام انت منصف من كونها ع ب ا د ة استكثار لذا قال ا ك س ر و ا علي من ا ل ص ل ا ة والسلام تاسعا ما خص بها ازمنه ش ر ي ف ة و أ م ك ن ة فاضله وده دليل على الوجوب انه, إنه هو جعل ا ل ص ل ا ة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في ازمنه ش ر ي ف ة كيوم ا ل ج م ع ة ودبر ا ل أ ذ ا ن و أ م ا ك ن ف ا ض ل ة كالصفا واضح عاشرا ما جاء في بعض ا ل أ ح ا د ي ث أ ح س ن ت ا أ ن ه ا من أ س ب ا ب م غ ف ر ة الزنوب الحادي عشر قلت وما في ا ل ص ل ا ة والسلام عليه مما من م م ا توقيره مما يجب على ا ل أ م ة فوجبت ا ل ص ل ا ة والسلام عليه قلت يعني بوجوب ا ل غ ا ي ة فوجبت بذلك ا ل و س ي ل ة ل أ ن الوسائل لها أ ح ك ا م ل ي ه هل ل بالك من قاعده الوسائل والمقاصد معا ما عندنا في ديننا ا ل غ ا ي ة تبرر ا ل و س ي ل ة هذه ق ا ع د ة ي ه و د ي ة اقتلوا يوسف و ا ت ر ح و ه أ ر ض ا يخلو لكم وجوابيكم ا ل غ ا ي ة تبرر فذلكن الذي لمتنني فيه ولئن لم يفعل ما أ م ر ه ا ل غ ا ي ة تبرر لكن لما جيء ا ل ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ب ر ا و ي ة خمر قالوا إ ن ه ا ل أ ي ت ا م أ ف ن ج ع ل ه ا خلا ي ب ل غ ا ي ه هنا قال لا اهرقوها واكسروها وهذا الحديث يستدل به على ان ا ل إ س ل ا م أ و ل من سبق الدنيا إ ل ى تشريع تحريم ما يسمى بغسيل ا <تصفيق> ل أ م و ا ل ل أ ن هذا الحديث نص في تحريم غسيل ا ل أ م و ا ل طيب قلت إ ش ك ا ل ا ت ا ل إ ش ك ا ل ا ل أ و ل و لو وجبت ا ل ص ل ا ة و السلام عليه لوجب ا ل س ن ا ء على الله عز و جل عند ذكره و ذاك أ و ل ى و لم يجب ا ل س ن ا ء عليه سبحانه و تعالى عند ذكر اسمه يبقى أ ش ك ا ل ه هنا بقياس قالوا أنت لو قلتم ن ا ل ص ل ا ة و السلام واجب عليه يبقى أ ل ز م ك م أ ن تقولوا بوجوب ا ل س ن ا ء على الله عند ذكر ماذا عند ذكر اسم الله صح ولا قائل بالوجوب فلما لم يجب الايه ن و و الثاني أ ه وهو الاهم لم يجب الاول وهو ايه وهو مهم خد بالك من هذا ما فهمت ق ر أ ت هذا في اعينكم يا ط ل ب ة العلم هم أ ش ك ا ل و ا علينا بقياس قالوا قلتم بوجوب ا ل ص ل ا ة والسلام عليه عند ذكر اسم صحيح هذه ا ل م ق د م ة س ب ت ت يبقى يلزمكم أ ن تقولوا بوجوب الثناء على الله يعني وجوب الثناء يعني كلما ذكر اسم الله يلزمك أ ن تقول عز وجل سبحانه وتعالى وتثني عليه سبحانه بما هو ا ل ه ليه ل أ ن حق الله أ ع ظ م من حق من حق النبي وكيف تجب ا ل ص ل ا ة والسلام يعني ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه ولا, تجب ولا يجب الثناء على الله عز وجل عند ذكر اسمه هذا اسمه ايه قياس من يعطيني ث ل ا ث ة ا ج و ب ة فين الاقلام ت ي ن و ز ع ت ه ا يالله ياعاطف اظهر كده تعالى احسنت اول ما نفسد به القياس ذا ق ي ا س في مقابل ايه مقابل نص ما عندنا شيء اسمه قياس في مقابل نص إ ذ ا حضر النص بطل اليه اه الاجتهاد والنظر ها؟ مع الفارق ليه طيب احسن ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مفتقر إ ل ى ا ل ص ل ا ة والسلام عليه بدليل نقل في الحديث ثم صلوا علي في حديث ا ل و س ي ل ة ف إ ن ه ا م ن ز ل ة لعبد لا تنبغي الا لعبد من عباد الله و أ ر ج و أ ن اكون ايه لكن الله عز وجل ليس ب ح ا ج ة إ ل ى ماذا إ ل ى ا ل س ن ا ء عليه بدليل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال له سبحانك لا أ ح س ي ا ل س ن ا ء عليك انت كما أ ث ن ي ت على نفسك ف إ ذ ا هذا قياس مع الفارق واضح و ذ ل ك عجبني كلام رائع لما قال بعضهم إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يصوم يوم ميلاده فهل لنا أ ن نصوم يوم ميلادنا وسئل هذا الشيخ حسين آ ل الشيخ إ م ا م الحرم ن ب و ف أ ج ا ب بجواب رائع قال النبي ص ل ي لان حياته خير ا ل ب ش ر ي ة لقد من الله على المؤمنين إ ذ بعث فيهم الم انت أ حياتك شرص واضح فكيف تقيس حياتك على حياته حياته ه و ح ي ا ة ا ل ب ش ر ي ة كلها ان الله ط ل ع على اهل ا ل أ ر ض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم صحيح فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فانتشل أ و ل ئ ك الناس حتى رفعهم إ ل ى أ ن قال رب العالمين فيهم ماذا كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس أ م ا أ ن ت حياتك ماذا تمثل فكان جوابا رائعا هنا برضو القياس ن ا قياس فاسد لان رب العالمين لا يحتاج إ ل ى ا ل س ن ا ء ل أ ن ربنا صمد لا يحتاج الى شيء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إ ل ى ماذا إ ل ى مثل هذا ا ل س ن ا ء عليه وطلب ا ل س ن ا ء من الله عليه لما يرجو من ا ل م ن ز ل ة ا ل ر ف ي ع ة أ ن تكون له كما جاء في الحديث الصحيح أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال ف إ ن ه ا م ن ز ل ة لا تنبغي إ ل ا لعبد من عباد الله و أ ر ج و أ ن أ ك و ن ايه ان اكون انا ت أ م ل ت يا طالب العلم طيب الجواب الثالث هل النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بصلاتنا عليه طبعا ينتفع و من آ ل ه ما ينتفع و إ ن كنا نحن ننتفع فلا ينفي أ ن ه صلى الله عليه وسلم ينتفع بها مش كده نحن ننتفع ب أ ن صلاتنا تعرض عليه ننال شفاعته وهو صلى الله عليه وسلم ينتفع طيب قل يا عاطف ما عند الثاني طيب قلت هه هتقول خذ يا عاطفه يالله بسم ا بسم الله اللهم صل على محمد فيه من ا ل على الله والتعالى فيه ذكر الله ممكن نقول ان فيه ذكر الله ضنا م ن ا اخذتها منك طيب قلت الجواب يعني ممكن وهذا قياس فاسد الاعتبار لانه قياس في مش قابل نص و ا ل ق ا ع د ة لا اجتهاد مع النص ثانيا و هذا قياس فاسد الاعتبار من ج ه ة ان النبي صلى الله عليه و سلم ب ح ا ج ة الى مثل هذا السناء و الدعاء كما قال في الحديث سلوا لي ا ل و س ي ل ة ف إ ن ه ا م ن ز ل ة ف إ ن ه ا م ن ز ل ة لا تنبغي إ ل ا لعبد من عباد الله و أ ر ج و أ ن أ ك و ن أ ن ا ثالثا والله تعالى يذكر ضمنا والله تعالى يذكر النبي صلى الله عليه و سلم بلش ا ضمنا ه ذ ا ليس أ د ب ا مع الله يذكر ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه والسلام لاننا نطلب من الله ان يصلي عليه فهذا ف ي س ثناء على الله عز وجل رابعا وربنا صمد ليس بحاجه الى ثناء عبدي عليه حتى قال نبيه صلى الله عليه وسلم سبحانك لا ا ح س ي الثناء عليك هذا ا ل إ ش ك ا ل ا ل أ و ل طبعا ا لن أ س ت و ع ب إ ش ك ا ل ا ت القوم الذين قالوا بالاستحباب لان أ د ل ة الوجوب ق و ي ة و ظ ا ه ر ة لا يزعزعها ماذا دليل مخالف ولكن فقط س أ ك ت ف ي ببعض ا ل إ ش ك ا ل ا ت من باب الجمع بين الحسنيين رد ا ل ا ل الطول و ا ل إ م ل ا ل و ا ل س ا م ة ومن ج ه ة أ خ ر ى ان نجيب على إ ش ك ا ل ا ت المخالفه ا ل إ ش ك ا ل الثاني قولهم و السلف ما كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه و سلم عند ذكر اثم ه مما نجد في روايات ا ل أ ح ا د ي ث يقول أ ف ي ك م محمد أ و كذا من غير ا ل ص ل ا ة والسلام عليه هذا اشكال ق و ل فعلا لو تتبعنا و ا ل أ ص ل في ا ل ر و ا ي ة إ ن الراوي يرويها بلفظها ه ب ف أ د ا ه ا كما سمعها صحيح ف ا ل ر و ا سمع الراوي يروي اللي هو الصحابي وفي بعض ا ل أ ح ا د ي ث لا تجد و ايه إ ص ل ا ة كما في حديث ظمام يقول أ ف ي ك م محمد فقال قد أ ج ب ت ك قال يا ابن عبد المطلب إ ن ي سائلك فمشدد عليك في ا ل م س أ ل ة فلا تجد علي قال قد أ ج ب ت ك قال آ ا الله قد بعثك و أ ر س ل ك إ ل ى آ خ ر ه فليس في ا ل ر و ا ي ة أ ن ضماما صلى ع ل ي ه وهذا ما نجد في عشرات ا ل أ ح ا د ي ث دخل الرسول فعل كذا و م ا يذكرون صلاه ة وسلاما فلو كانت و ا ج ب ة عند ذكر اسمه لكان السلف هم اولى الناس بهذا الوجوب لان السلف لا يفوتهم شيء من من هذا الوجوب خاصه ة اليه والروايات كثيره هذا اشكال قوي اشكال قوي فعلا ونحن اصحاب دعوه ايه س ل ف ي ة اصحاب دعوه سلفيه قولي الله انت ولكن هذا هو ادم ا ونقل من ع اجل محاضرة وما قالش الشيخ ونقل إيه من ع اجل الشيخ ونقل ل من اجل ر الشيخ ن ونقل من ا ا ل ر ا و ل لا يذكر ش ي ئ ا فكان هذا الشيء معتادا واضح زي مثلا لما قال هارون الرشيد ل أ ب ي يوسف يعقوب بن إ ب ر ا ه ي م قال له كل ليس يعمل لنا في مثله في كل يوم قال ما هذا قال الفلوذج بدهن ا ل ي الفستق لماذا ذكره على وجه التخصيص ل أ ن ه لا يؤكله لكن ا ل إ ن س ا ن لا يذكر الفول على وجه التخصيص ل أ ن ه لم يزل ي أ ك ل ه صباحا بل لا صباح الا إ به وقد ينام عليه مساء واضح فبالتالي لا يذكره, لماذا لا يذكره؟ لان م ذ يذكره ا لا ل أ الراوي لا ينشط لذكر شيء إ ل ا إ ذ ا كان هذا الشيء خارجا عن ا ل ع ا د ة والشهره كما لم ي ذ ك ر في أ ح ا د ي ث الوضوء ا ل ت س م ي ة لماذا لم ي ذ ك ر ا ل ت س م ي ة لشهرتها فهي لا تحتاج إ ل ي ه لا تنصيب قلت والراوي قد يعرض عن ذكر الشيء لشهرته والمتقرر أ ن عدم النقل ليس نقلا للعدم ولا تندفع أ د ل ة الوجوب بهذا لاحتمال ت أ خ ر ا ل أ م ر ب ا ل ص ل ا ة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم على هذه ا ل أ ح ا د ي ث يعني هذه ا ل أ ح ا د ي ث كانت قبل, الإيه؟ قبل الامر ل أ ن س و ر ة ا ل أ ح ز ا ب تعتبر سوره م ت أ خ ر ة النزول فيكون ا ل أ م ر ب ا ل ص ل ا ة والسلام عليه ماذا ت أ خ ر عن هذه ا ل أ ح ا د ي ث المرويه طيب نقول ا ل م س أ ل ة رقم كامل ا ل آ ن ه ا ا ل ث ا ن ي ة ولا ا ل ث ا ل ث ة طيب قلت قوله تعالى على النبي فيه تخصيص كما هو ظاهر وكذا قوله صلوا عليه والتخصيص من وجهين ا ل أ و ل بوجوب ا ل ص ل ا ة والسلام عليه وقد أ ل ح ق به ا ل أ ن ب ي ا ء وقد أ ل ح ق به ا ل أ ن ب ي ا ء بقول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام صلوا على ا ل أ ن ب ي ا ء كما تصلون عليه و في ذلك اثر ابن عباس الشهير أ ن ه قال لا يصلى ل الا ل على نبي قلت رابعا ولتخصيصه في ا ل أ ص ل من قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا رابعا ولما قرن ا ل ص ل ا ة عليه بطلب ا ل و س ي ل ة له وهذه ق ر ن ة خ ص و ص ي ة أ ن ا ل ص ل ا ة والسلام لا تكون إ ل ا على من إ ل النبي ع ى لنقرن أ ه ذلك ب خ ص و ص ي ة الله وهي خصوصيه ا ل و س ي ل ة سالوا لي ا ل و س ي ل ة ثم صلوا عليه ولا ي ق ر ن بمخصوص إ ل ا ماذا إ ل ا مخصوص ل أ ن القرينان متشابهان متساويان خامسا سادسا كم أ خ ط ئ في العدل ولكن أ ن ت م اليوم على خير أ ن الله تعالى قال وسلام على المرسلين وفي قوله على المرسلين معنى حسن وهو تخصيص ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ب ا ل ص ل ا ة والسلام سابعا أ ن هذه ا ل آ ي ة جاءت في معرض ا ل آ ي ا ت عن ماذا عن أ ه ل البيت أ و عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم وال بيته وما جاء في ا ل خ ص و ص ي ة شفي ا نساء النبي للسنه ك أ ح د من النساء ان اتقيتن ا فلا تقطعن ا بالخوف من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين صحيح خصوصية صلى وخصوصية صحيح إذن آية الصلاة الخصوصية تحدثت بالأحكام الآيات النبي عليه شرعية آية عليه فيها قرينة على الخصوصية بسياقة الآيات إذن إذن هذه عن الله آله والسلام وسلم على وان ا ل ص ل ا ة والسلام على غير نبي إ ن م ا انما هي شعار أ ه ل البدع كما قال ا ل إ م ا م ابن القيم تاسعا وقد جاء ا ل أ ث ر عن عمر أ ن ا ل ص ل ا ة والسلام عليه على غيره صلى الله عليه وسلم إذن الصلاة والسلام على مين على الحسين ولا على علي ولا على لدرجه انهم يسلموا دلوقتي على مين على المخبول الخميني اي والله بل ا ل خ م ي ن له ع ب ا ر ة م و ج و د ة في بعض ا ل ك ت ب قال ما لكم إ ذ ا قيل لكم صلوا على نبيكم م ر ة وتصلون على ابنه ثلاث مرات من يقصد بابنه نفسه يقصد نفسه بابنه واضح وهذا الرجل يعني مش, أقول لك مش كان شرا على ا ل إ س ل ا م وفق... ده كان شرا على ا ل ش ي ع ة نفسها يعني انحرفت ا ل ش ي ع ة على يد الخميني 1 ا ئ د ر ج ة انحرافا على الانحراف التي كانت عليه وهو الذي أ ح د ث لهم ما يسمى اليوم ب م ا ا ذ ب و ل ا ي ة الفقيه ا ر ف يعني ايه و ل ا ي ة الفقيه يعني ولايه الفقيه يعني الفقيه بتاعهم معصوم و ل و حق تشريع يعني ممكن الخمين يصحى منهم الصبح ويقول لهم ما ف ي ا ل ص ل ا ة ع ي ش ا ل ن ه ا ر ض ه كله نام بدري ايوه ما هو ده معنى الفقيه و ل ا ي ة الفقيه ليه لما طال انتظار المهدي المنتظر قال نصبرهم ب ح ا ج ة ع ل م ا ايه ما المهدي فصبرهم ب ي ه ب و ل ا ي ة الفقيه ولذلك انتقداها علماء ش ي ع ة كثر و أ ش ه ر مما انتقداها موسى الموسوي في كتاب له رائع اسمه ا ل ث و ر ة ا ل ب ا ئ س ة على تشيعه يعني واضح ولكن عند ذكر العامه يستحسن العور كما تقول العرب ف ي ن كنا فين اثر عن عمر بن عبد العزيز أ ن عمر بن عبد العزيز أ ر س ل إ ل ى عماله ب إ ب ط ا ل تلك ا ل ب د ع ة التي كانت من احداث القصاص ممن أ ح د ث و ا ا ل ص ل ا ة على خلفائهم وامرائهم ففهمنا من هذا أ ن هذه ا ل ص ل ا ة محدثه لم تكن في السلف الصالح المرضي يبا هذه كام يا ط ل ب ة ا ل ع ل م عشره ولا تسعه طيب قلت م ش ك ل ة ف إ ن قيل ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ب ا ل ص ل ا ة على غيره كما قيل له وصل عليهم إ ن صلاتك سكن لهم أ و كما قال صلى الله عليه و سلم اللهم صل على آ ل أ ب ي أ و ف ا هل هذا يعد دليلا على م ش ر و ع ي ا ل ص ل ا ة على غيره أ م أ ن ه لا يعد دليلا قول لماذا آه يبقى ا ل ص ل ا ة هنا على المعنى اللغوي ل أ ن أ ص ل ك ل م ة ا ل ص ل ا ة في ا ل ل غ ة ايه دعاء هذا أ و ل جواب اثنين يبقى دي خ ص و ص ي ة ف إ ن جاز هو في ح ق أ ن يصلي عليهم لا يشرع لغيره لان ا ل أ د ل ة ظ ا ه ر ة في ا ل خ ص و ص ي ة وصل ي عليهم إ ن صلاتك ايه لكن صلاه أ ح د ن ا ليست سكنه يبقى هذا اسم خياس مع الفارق ها يعني قريب مما سبق قول ا ل أ د ل ه المانعه احسن احسن وهنا في م س أ ل ة م ه م ة ك ي ف ي ة الترجيح لما تعارض دليلا بدليل أ ن ت عندك أ د ل ه أ ق و ى لا يمكن هذا الدليل أ ن يطرد دلالتها ولا أ ن يزعزعها قلت ويجاب عنه ب أ ن هذه خ ص و ص ي ة كما هو ظاهر من قوله وصل عليهم إ ن صلاتك سكن لهم وهذا لا يصدق على ص ل ا ة غيره ثانيا أ ن ا ل ص ل ا ة هنا على المعنى اللغوي وليس على المعنى الشرعي وذلك المعنى اللغوي هو الدعاء ثالثا وصل عليهم يعني عموما في ا ل ج م ل ة ولا يلزم م ن ا ا ل ص ل ا ة على أ ف ر ا د و أ ه ا ف الناس طيب أ ث ر علي صلى الله عليك يا عمر لا ي س ب ت في ضعف ناتي ل ل م س أ ل ة الثالث في فضائل ومواضع ا ل ص ل ا ة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم البحث طبعا هذا مختصر بعض الشيء ولكن ما يمكن تجاوزه قلت في فضائل ومواضع ا ل ص ل ا ة والسلام عليه اولا عند ذكر ا سنين من قوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل ي عليه قلت إ ل ا من استثناء موضعين أ و ث ل ا ث ة ا ل أ و ل عند الخلاء ب إ ج م ا ع فمن كان في خلاء فسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه و إ ن قال بعضهم يصلي عليه فين ف في س ه ل أ ن الخلاء ليس موضع ذكر لله عز وجل ب إ ج م ا ع ثانيا في الصلاه الا أ ن يكون منفردا في الليل أ و إ م ا م ا ف ي ص ل ا ة ا ل ل ي ل ي ع ن ي ل و ص ل ي ت ب ا ل ل ي ل و ن هناك امر ي ف ذ ك ر ا س م ه ي ش ر ع ه ذ ا ح ي ن ا و ل ي س د ا ئ م ا ق ي ا س ا ع ل ي ه ب ن ه ك ا ن إ ذ ا م ر ب آ ي ة ر ح م ة سأل ا ل ل ه و ه ذ ا ق ي ا س ق و ي و ا ض ح ل ك ن ف ي ا ل ص ل ا ة ا ل ع ي ان ي ك إ م ا ك امر يجب ي ك ن ه ا ل م غ ر يجب ان يكون هناك امر ي ج ان ي ك و ه م ر يجب ان ك و ن ه ن ا امر يجب ي و ن ه ن ا امر ي ب ا أ ي و ه ا ك امر ي ن آ م ن و ا ك امر ا ع ل ي ه و س ل م ت ج د ان يجب ان هناك امر يجب ان يجب ان يكون ه ن ا امر صحيح مظاهره تجد المس... المامومون وراءه صلى الله عليه الصلاة والسلام واضح ولم يبق يعني بعد إ ل ا ز غ ر و د ة النساء بالمرض <تصفيق> واضح قلت ل أ ن ا ل أ ص ل في ا ل م أ م و م و إ ذ ا ق ر أ ف ي ه طيب انا ت ي الى ماذا الموضع الثالث وده موضع خ ط أ كثير منكم في خ ط ب ة ا ل ج م ع ة وتفعلون أ و ل ما الامام يوليه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره تجد المسجد يصلون على النبي ولنا بحث في هذا ارجع إ ل ي ه ف هو بحث مطول يعني أ خ ذ منا حصتين كاملتين من دروسنا في شرحنا على كتاب الدرر ا ل ب ه ي ة للشوكاني و أ ش ك ل إ خ و ا ن ك م فيه باشكالات ك ث ي ر ة بلغت كام عشرين ت ا ر ي ب ا ً أ و أ ق ل وحصل الجواب عليها لان ا ل أ ص ل في الماموم أ ن ه منصب بدليل الحديث واستمع وايه وانصب و إ ذ ا منع ما فوق ذلك من ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر أ ن تقول ل أ خ ي ك أ ن ص ر فقد لغوت يبا هذا ب د ل ا ل ة اللزوم منع ل ل ص ل ا ة والسلام عليه حال ا ل خ ط ب ة ولا تستوحش ا ل م س أ ل ة لان بعض الناس هم من أ ه ل الفقه العاطفي نحن عندنا اليوم أ ن و ا ع من الفقه عندنا فقه عاطفي ف ل ا م ن يتعلم لك وهذا من ا ل ق ف ا ء أ ن يقول ذلك ادعي ل مش عارف ب أ ن لا نصلي على النبي أ و ل ئ ك قوم نزعت م ح ب ة النبي من قلوبهم اي والله ويشتط في القول كده ويروح بنا فيهم بعيدا و ك أ ن هذا على شيء مما عليه ا ل ق ر آ ن ي و ن ممكن و ل ب س ن ا ت ه م ة ق ر آ ن ي ة وتهمس إ ل ى آ خ ر ه ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة ش ر ع ي ة و إ ن لم أ ج د من تكلم فيها في بعث مستقل ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولا يمنع أ ح د فضل الله عز وجل عن عباده إ ذ ا قلنا عند ذكر اسمه إ ل ا من ث ل ا ث ة مواضع ما هي ا ل ث ل ا ث ة مواضع ف ض ل سمي رجل الخلاء و ا ل خ ط ب ة و ا ل ص ل ا ة طيب قلنا ثانيا يوم ا ل ج م ع ة لا عذرا قبل يوم ا ل ج م ع ة حتى لو طلب ا ل إ م ا م هذا إ ش ك ا ل قيد لو طلب ا ل إ م ا م لا ب أ س ولكن لا ينبغي أ ن يجعل ا ل إ م ا م ذلك ع ا د ة في ا ل خ ط ب ة يعني بعض الخطباء بيجعلها ع ا د ة واضح هذا ليس فيه س ن ة لكن لو حصلت عرضا لو حصلت ايه عرضا فقال ا ل إ م ا م في أ ث ن ا ء الخطبه صلوا عليه إ خ و ة ا ل إ س ل ا م توقيرا ومحبه له فهذا لا ب أ س به واضح لكن أ ن يفعلها على سبيل ا ل ع ا د ة هذا فيه إ ح د ا ث و ا ب ت د ا ء نعم ا ع ت ا ب في ا ل ج م ع ة ولا في الدرس、لا. عتابه عنده ل أ ن هذا ليس موضع ص ل ا ة نعم ماشي احنا بيتكلم في الطلب لكن اذا لم يطلب لا يتعين دعوا هذا لا تخرج بنا مما نحن فيه قلت فضل وفضل ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أ ن من ترك ا ل ص ل ا ة والسلام عليه عند ذكر اسمه فهو بخيل خطئ طريق ا ل ج ن ة مبعد من الله عز وجل أ ن ا أ ت ب ا ع الى الموضع الثاني و ا ل ف ض ي ل ة يوم ا ل ج م ع ة قلت وهذا موضع له خ ص و ص ي ة من حيث ماذا اجلس يا رجل اجلس مستريحا هكذا العلم يتم لك لا تجلس متوفا ز تتعجله فيذهب نصفه قلت موضع ماذا موضع خ ص و ص ي ة إ ذ هو موضع ا س ت ك س ا ر من قوله أ ك س ر علي ك أ ن ه في ا ل أ ي ا م ا ل ع ا د ي ة أ ن ت صلي عليه اصلا لكن في هذا اليوم بفيه خ ص و ص ي ة أ ك س ر علي من ا ل ص ل ا ة والسلام في يوم ا ل ج م ع ة واضح قلت وفي قوله أ ك ث ر معنيان ينبغي ت أ م ل ه م ا إ ن لم تكن ث ل ا ث ة ا ل أ و ل أ ن يوم ا ل ج م ع ة موضع خ ص و ص ي ة أ ك ت ب هذا أ ك ت ب نحن في شغل لا تتعب موضع خ ص و ص ي ة ثانيا فيه ا ش ا ر ة من طرف خفي إ ل ى طلب ا ل ص ل ا ة والسلام عليه في سائر ا ل أ ي ا م ل أ ن ه طلب في يوم ا ل ج م ع ة على سبيل ماذا صح ولا لا ايش كده أ ك س ر ه ا سيما فيه طلب ذلك في غيره ويقوي هذا ما يشرع من ا ل ص ل ا ة والسلام عليه عند غروب الشمس وعند ماذا وعند طلوعها في أ ث ر ثابت حسنه غير واحد ن ا ل العلم ل ل ه صل ي على محمد النبي وازواجه إ ل ى آ خ ر ه قلت وثالثا وقوله أ ك ث ر ف إ ن حد الكسره لا يكون إ ل ا بكم فوق العشره كسره ثلاثه يا ابا عمو ر د و ذا ل ا م يا ابو عمو ذا كلام ثلاث ب ر ض حد الكسره في الشرع كم عشان ي ز د ق على رجل انه أ ك ث ر ا ل ص ل ا ة والسلام عليه كم أ ر ب ع ي ن سبعون أ ح س ن دليل قول الله تعالى إ ن تستغفر لهم ضرب المثل بالسبعين ل أ ن السبعون حد في الكفره ولذا قال صلى الله عليه وسلم إ ن ي لا أ ت و ب ل ل ه و ي س ت غ ف ر في اليوم كم يبقى أ ق ل ما يصدق عليه معنى الكفره ان تصلي عليه كم سبعين مره واضح فهمت هذه ا ل ف ا ئ د ة طيب قلت وقوله في يوم الجمعه يصدق على كل س ا ع ة في هذا اليوم من غير تخصيص اه خل بالك من غير ماذا غير تخصيص يعني ما فيش واحد يلتزم مثلا ان يصلي عليه بعد الفجر هذا يكون قد ابتدع وهذا من دقائق البدع ان يكون اصل الشيء مشروعا ولكن ا ل ك ي ف ي ة هي لماذا ليست م ش ر و ع ة واضح وابن مسعود أ ن ك ر على أ ص ح ا ب الحلق ايه ولم ينكر عليهم أ ص ل الذكر هللوا ه م ئ ة هل هذا ينكر سبحوا م ئ ة ه ذ ا ينكر كبروا م ئ ة ما ينكر و ا هذا إ ن م ا أ ن ك ر عليهم ابن مسعود رضي الله عنهم أ ن ه م كانوا يلتزمون ذلك في أ و ق ا ت م خ ص و ص ة ب أ ع د ا د م خ ص و ص ة في حلق م خ ص و ص ة وهذا ما ننكره على أ ق و ا م ممن ي... يعني يحتجون ع ن ي ي علينا كيف تنكرون علينا الاعتكاف في المسجد نحن ما ننكر الاعتكاف إ ن م ا الاعتكاف مشروع إ ن م ا ننكر هذه له ط ر ي ق ة وهذه التوقيتات وهذه له ا ل أ ز م ن ه وهذه كذا فانتبه لهذا المعنى واضح قلت ا ل ف ض ي ل ة قولوا ف إ ن صلاتكم م ع ر و ض ة علي فقالوا كيف وقد أ ر م ت قال إ ن الأرض... الله حرم على ا ل أ ر ض أ ن ت أ ك ل أ ك س ا د ا ل أ ن ب ي ا ء الموضع الثالث قلت عند الدعاء وقد جاءت روايات في تحديد أ و ل الدعاء و أ خ ر ى في تحديد أ و ا خ ر ه يعني إ م ا أ ن ك تصلي عليه قبل الدعاء أ و تصلي عليه بعد ا ل ه الدعاء وفي ذلك أ ث ر عمر و ل و حكم ا ل رفعي ا كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه و سلم قلت وهذا فيه أ ن من أ س ب ا ب إ ج ا ب ة الدعاء ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن من أ س ب ا ب إ ج ا ب ة الدعاء ا ل ص ل ا ة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم رابعا بعد ا ل أ ذ ا ن ح م ك الله لقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم صلوا علي ف إ ن ه من صلى علي ه ص ل ا ة صلى الله عليه بها عشرا قلت وهذه ف ض ي ل ة لا ت و ز ي ه ا فضيله وهو ذكر الله تعالى لمن لعباده شرفا وتفضلا لما صلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم الله ولذا الامام ابو نعيم رحمه الله تعالى له ك ل م ة ر ا ئ ع ة وهو يزكي اهل هذه المجالس واهل الحديث على وجه الخصوص قال ولا يعلم ل ط ا ئ ف ة من المسلمين من ك س ر ة ه ا ي ع ل م من المسلمين من لطائفة ل ا كسرة ص ل ا ة والسلام عليه ما ل ط ا ئ ف ة من المحدثين والحديث قال أ و ل ى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي ص ل ا ة فعلا تركنا ا ل ص ل ا ة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا للصوفي فيصلون مع الرقص والطبل واليه والزمر حتى جعلوا ا ل ص ل ا ة والسلام عليه ماذا أ غ ن ي ا والله فعلا ا ح م ك الله كم تركنا من الخير ل غ ي ر ه و أ ن ا أ ن ع ى فعلا على المسلمين على ط ل ب ة العلم وعلى خ ا ص ة ط ل ب ة العلم في هذا أ ن ه م كم تركوا من أ ش ي ا ء ف ا ض ل ة لغيرهم هم اولى بها فعلا تركنا الوعظ ل ط ا ئ ف ة الوعظ و ا ل د ع و ة أ ص ل ه ا دعوه قلوب وتركنا ا ل ز ك ر لمن لصوفي فابتدعوا فيه وتركنا علم التاريخ ل ف ط ا ئ ف ة من الناس سيسوء وكذلك تركنا علم ا ل س ي ر ة وهذه العلوم نحن أ و ل ى بها طيب نقول خامسا مطلقا يعني مطلقا من غير ماذا قلت يعني من غير وقت ملتزم لقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن أ و ل ى الناس بي يوم ا ل ق ي ا م ة أ ك ث ر ه م علي صلاه ة و و ل ل ق للصحابي أن قال له أن ولقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام للصحابي أ ن قال له أ ج ع ل لك صلاتي كلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ن ت ف ى همك سادسا عند التشاهد ا ل أ و ل و ا ل أ خ ي ر و طبعا الراجح ان التشاهد ا ل أ و ل في ص ل ا ة و سلام قلت و ذلك أ ن النبي صلى الله عليه و سلم كما في حديث س ي د ه عائشه رضي الله عنها جلس في ا ل ث ا م ن ة يعني في الوتر فصلى فتشهد و صلى على نفسه ودعا ثم صلى في ثم جلس في ا ل ت ا س ع ة فتشهد وصلى على نفسه ثم دعا وهذا الحديث يفيد ماذا قلت وهذا الحديث يفيد م ش ر و ع ي ة ا ل ص ل ا ة والسلام عليه الصلاه و السلام في التشاهد ا ل ي الاول يقوي هذا أن الأصل، ان ل ل أ أ ص ا ل أ ص ل الشرعي مساواه التشهد ا ل أ و ل بالتشهد الايه الثاني وعدم ا ل م ف ا ر ق ة بينهما ما الدليل إ ن ه ق ا ل إ ذ ا كان أ ح د ك م في التشهد ا ل آ خ ر فليتعوذ بالله من أ ر ب ع ط ب ليه ن ا ق ل ا ل آ خ ر يبقى ا ل أ ص ل مساواه التشهد ا ل أ و ل بالايه بالاخر إ ل ا أ ن ينص على ماذا فلما نص على ا ل آ خ ر في ا ل ا س ت ع ا ز ا ت ا ل أ ر ب ع دل على أ ن ه خرج عن الايه عن الاصل فهمت هذا إ ذ ا لما نص على ا ل آ خ ر هنا في وجوب ا ل ا س ت ع ا ز ا ت ا ل أ ر ب ع دل على أ ن ا ل أ ص ل مشاوات التشهد الاول بالايه بالثاني ك ن ت ثالثا ولتلازم التشهد ا و ا ل ص ل ا ة عليه صلى الله عليه وسلم أ م اما الحديث أ الحديث المروي أما الحديث المروي الحديث كان يجلس يعني في التشاهد ا ل أ و ل ك أ ن ه على الرص أ ن ا أ ر ى قوما قد كسلوا عن ا ل ك ت ا ب ة لا آ ذ ن لا آ ذ ن لا آ ذ ن لا يجتمع الكتبه وغير ا ل ك ت ب ة عندي صحيح ونحن في شغل كما قلت و إ ن كنت لا أ ح ب هذا ولكن أ ذ ك ر ه والله حينا لا أ د ع ي القلم حتى تكل ي م ي ن والله ف ع ل حتى تكل والله تعبا ما ينبغي ل أ ن ك م ت تركت القلم سيذهب عقلك فين إ ل ى دنيا أ خ ر ى وعالم آ خ ر فالقلم قيد لماذا لفكرتك و إ ن لم تكتب ما يقال فاكتب ماذا طرفا منه اكتب أ ص ل ا ل م س أ ل ة اكتب عنوانها ف إ ذ ا رجعت إ ل ى بيتك يمكن أ ن تتذكر وتضع تحت العنوان ما س م ع لكن لا يفوتك اليه الكتاب أ و ا ل ك ت ا ب ة مثلا نعم إيه؟ نعم نعم هذا حسن حسنه بعض ه العلم ل ح س ن ت يا أ س ت ا ذ بين كل ركعتين ص ل ا ة علي واضح أ م ا الحديث المروي كان يجلس ك أ ن ه على الرضف يعني على ا ل ح ج ا ر ة ا ل م ح م ي ة من س ر ع ة ما يقوم فهذا ضعيف لا يصدق ولا, ولا يلزم من كونه تعجل انه لم يصلي على نفسه ممكن يكون صلى ايه س ر ع ى صح ثم دلالته دلالته مفهوم فهمه من كونه يتعجل انه لا ي ص ل طيب دلاله المفهوم بتاعتكم م ع ا ر ض ة بدلالته م ن ط و ق ان يسيدى ع ي ش ة قالت جلسه و تشاهد و صلى عليه و يظهر ان ه ر ف ع صوتها ع ش ن ي ع ل م ه ا و ي ع ل م ه ا لانه هي تعرف منين هو ص ل على نفسه ما هو ممكن يجيلك واحد من إ ي ا ه م وهم كسروا اليوم لا ك ث ر ه م الله و إ ن كسرهم صحيح وفرق بين ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة كما أ ق و ل لا ك ث ر ه م الله و إ ن كسرهم فهم كسروا لك طب ا ل س ي د ة ع ي ش عرفت م ن ي ها و يشكلها ولذلك بعض الناس عدوا على ا ل أ ح ا د ي ث من هذا الباب من هذا الباب يقول لك طب ا ل س ي د ة ع ي ش ة عرفت من ايه ط ب ازاي النبي لما قالت كان صلى الله عليه وسلم يعني تذكر انه هو كان يعني يعتكف العشر فيجي يقول لك طيب ا ل س ي د ة ع ي ش ة ما سمتش العشر دول انا عشر بالضبط مخد بالك المهم يعني فالسيد عائشه عرفت ل أ ن ه ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته عشان يعلمه ويعلمه ما ا ل أ ص ل أ ن ما س ب ت في الفرد س ب ت في النفل ما عندك فرق لما علم الرجل المسيء في حديث رفاعه بن رافع قال له ثم ف ع ل ذلك في صلاتك ايه كلها فهمت ا ل أ ص ل أ ح س ن طيب نقول سابعا قلت في, في صلاه ا ل ج ن ا ز ة بعد ا ل ت ك ب ي ر الثانيه وهذا ب إ ج م ا ع ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة بعد ا ل ت ك ب ي ر الثانيه ثامنا عند الصفا ء لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى الصفا ء فيصلي على نفسه فيدعو تاسعا في المجالس كما قال ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله ولا يصلون علي في ر و ا ي ة حسنات ا ل إ س ن ا د قال ولا يصلون علي إ ل ا كان عليهم تره يعني هذا المجلس يكون عليهم حصر يوم ا ل ا ل ق ي ا م ه لما يروا من إ ي ه من ب ر ك ة ذكر الله عز وجل ومن فضل الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ة الحكمة من ما هم أحوجه اليه عاشرا عند دخول المسجد والخروج منه طيب قول المصنف رحمه الله تعالى و آ ل ه قلت فيه أ ر ب ع ة أ ق و ا ل لاهل العلم اله من تحرم عليهم ا ل ص د ق ة وهم بنو هاشم القول الثاني أ ز و ا ج ه وذريته يبقى القول الثاني أ د خ ل ا ل أ ز و ا ج فين في ا ل آ ل ثالثا أ ت ق ي ا ء أ م ت ه ق و ل الثالث قال من ا ل آ ل النبي هم كل تقي يصدق علينا و ل ل م س م ي ن رابعا أ ت ب ا ع ه قلت و ا ل أ و ل أ ر ج ح ه ا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن لا تحل لنا آ ل محمد يعني ا ل ص د ق ة قلت ودخول ا ل أ ز و ا ج في ا ل آ ل قوي ب د ل ا ل ة الحديث اللهم اجعل رزق آ ل محمد قوتا اللهم اجعل رزق آ ل محمد قوته قوته يعني هو اليوم يعني يعطينا رزق ماذا اليوم هذا الذي نريد فقط وفي الحديث ما شبع آ ل محمد من كذا وكذا يقوي هذا ما ل أ ز و ا ج ه من خ ص و ص ي ة من ذلك تحريم ا ل أ ز و ا ج من بعده وشرف النساء على سائر النساء لستن ك أ ح د من النساء وكذا قوله تعالى ليذهب عنكم الرجس أ ه ل البيت ومن ذهاب الرجس عنهم أن ل ا ي أ ك ل و ا ماذا أ و س ا خ الناس ل أ ن الصدق اوساخ الناس واضح يبقى اذن القول بدخول أ ز و ا ج ه في معنى آ ل ه قوي صحيح يشهد لهذا ما ز ب ح صلى الله عليه وسلم يوما لما ز ب ح قال هذا عني وعن آ ل من وعن آ ل محمد قال المصنف رحمه الله و أ ص ح ا ب ه الغر الكرام والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام إ س ل م وإن إ تخلل ه ردة و إ ن تخللت إ س ل ا م ه ر د ة قلت ولا يشترط في ا ل ص ح ب ة طول ا ل م ج ا ل س ة بل ولا ا ل ر و ا ي ة بل ولا ا ل ر و ا ي ة ما ذهب إ ل ى ذلك بعض اهل العلم والقول من ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بضابط إ ن م ا لقي أ و ل ى ل ر أ ى اخراج عميان ا ل ص ح ا ب ة ا ل صحابي إ م ا ب ش ه ر ة و تواتر أ و خبر السقاط أ و نصب ع ض ه م م س أ ل ة و ع ق ي د ت ن ا ف ي ا ل ص ح ا ب ة الاول أ ن ه م خ ي ر ة خلق الله بعد أ ن ب ي ا ئ ي وهم المقصودون بقول الله تعالى كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس وكذا قوله تعالى وسلام على عباده الذين اصطفا وحسبنا رضا الله عنهم والله استعرف حق من الصحابه دول اقرا كدا في ا ل ق ر آ ن وانظر في اتباع موسى وعيسى د ا الصفوه من اتباع موسى أ ا ل و ا لو ارنا الله جهرا ا ذا الصفوه اختار موسى لميقاتنا سبعين رجلا دول الصفوه ما بال الهمد رجع فوجداهم يعبدون ه عقلا ولما انتدبهم ليوم ك ر ي ه ل ن ا اذهب أ ن ت وربك قاتلا لمن لهم الجهاد ا عمرو ح اذهب أ ن ت وربك ف ق ا ت ل إ ن هاهنا قاعدون إ ل ا من رجلين واتباع عيسى لم يكونوا خيرا حالا فمنهم من أ ن ك ر ه قال ينكرني أ ح د ك م بعد ثلاث س م ع ا ن الذي يدعى بطرس و ا ل آ خ ر باعه بثلاثين ايه دالقا اللي هو ي ه و ز ا الايه سخريوط يعرف ثلاثين دالقا يعني ح ا ج ة كده زي ربع ابن مخروم وشيلن ثلاثين إرش. ثمن المسيح عند ي ه و ز ا تقرباه في هؤلاء الرجل منهم توبته تكفي أ م ة الرجل توبته تكفي ي تقول لا تلعنه يا خالد لقد تاب ت و ب ة لو وزعت على اهل ا ل أ ر ض ل و س ع ت طب ما بالك بقى ب أ ب ي بكر تقول إ ي ه ده دي ت و ب ة رجل منهم فكيف بقى ابو بكر ذ ل ك لا عجب أ ن تستحي ا ل م ل ا ئ ك ة من واحد منهم وهو يمشي على ا ل أ ر ض استحيي والملك ينزل من السماء يقول أ ق ر ئ خ د ي ج ة السلام من ربها أ ق ر ئ خ د ي ج ة ربها يرسل س ف ا ر ة ملائكيه ليسلم عليه فعلا ف أ ق و ل هذا ليعلم من يريد أ ن يعلم من ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم فهم أ ه ل ر ض ى الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبيعونك تحت, تحت الشجره ة ب هذه أ و ل ع ق ي د ة أ ن ه م أ ف ض ل الناس ثانيا عدول وفي ا ل آ ي ة ل تكون شهداء على الناس ولا يكون شهداء على الناس إ ل ا أ ن يكونوا ماذا عدولا وما كان الله ليرضى عنهم إ ل ا أ ن يكونوا ماذا عذولا ولهم نصيب من من من ع د ا ل ة نبيهم والمرء على دين ق ل ي ل ه صحيح ثالثا عقيدتنا فيهم ثالثا السكوت عما شجر بينهم والكل ماجور معذور ولذا قال و إ ذ ا ذكر أ ص ح ا ب ي ف أ م س ك م فامسكم وفي الحديث قال و إ ذ ا ذكر القدر ف ك أ ن الذي وقع بينهم وقع قدرا صحيح و إ ل ا فما وجه ا ل م ق ا ر ن ة هنا وبعدين في آ خ ر الحديث قال ومن اقتبس ش ع ب ة من النجوم اقتبس ش ع ب ة من الكفر زاد ما زاد كان ا ل ل حيقتبس من هذا الباب بيقتبس ش ع ب ة كفر واضح فلذا يجب السكوت عما شجريه بينهم ل أ ن ه من العلم الذي لا ينفع و م ص ل ح ة غير ر ا ج ح ة و أ م ر النبي بالسكون عن هذا واضح وقد قيل تلك أ م ة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا ت س أ ل و ن عما كانوا يعملون واضح رابعا النهي عن سبهم بل ا ل أ م ر بالاستغفار لهم كما قال تعالى والذين ج ا ء و ا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و ل إ خ و ا ن ن ا الذين سبقونا ا ل إ ي م ا ن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا قال المصنف رحمه الله أ م ا بعد فهذا مختصر في الفقه على مذهب ا ل إ م ا م المبجل والحبر المفضل أ ب ي عبد الله أ ح م د بن محمد بن حنبل رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وجعل ا ل ج ن ة م أ و ا ه قلت قوله الفقه والفقه هو الفهم ومنه قولهم ما نفقه كثيرا مما ل ك ن من يفرق بين الفقه والفهم ل أ ن على ق ا ع د ة تقول ا ل أ ص ل عدم اليه ترادف مفهوم هذه ا ل ق ا ع د ة يعني ا ل أ ص ل عدم الترادف كل كلمتين و إ ن اتفقتا في المعنى لا بد ان يفترقا في المعنى من جهه أ خ ر ى زي الشك و ا ل ر ي ب ة لكن يفترقان ب إ ن الشك أ ق و ى من الريبه الفقه أ ب ل غ الفقه هو فهم يقتضي عملا يعني نعم طيب الفقه يزيد على الفهم او اخص من الفهم اذ هو الفهم الدقيق لمراد المتكلم المنزه عن الغرض والهوى قوله في الفقه و أ م ا الفقه في اصطلاح أ ه ل العلم فهو م ع ر ف ة ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع م ل ي ة من أ د ل ت ه ا ا ل ت ف ص ي ل ي خل بالك ان هذا المصطلح غلب لكن في ا ل أ ص ل م ع ر ف ة ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة العلميه والاعتقاديه ي حنيفة ة ذلك المنسوب ل كتابه أبو اسمه إ الفقه ا ل أ ك ب ر مع ان ي ده ك ت ب ايه عقائد مش كتاب أ ح ك ا م يبقى زمان كانوا بيعتبروا الفقه الا عقائد داخله فين لكن بعد ك د ه غلب مصطلح الفقه على ماذا على ا ل أ ح ك ا م الشرعيه ة اللي ي العمليه ة اللي ي العبادات والمعاملات و أ خ ر ج و ا الاحكام ا ل ع ل م ي ة أ و ا ل ع ق د ي واضح يبقى هو م ع ر ف ة ا ل أ ح ك ا م الشرعيه ا ل ع م ل ي ة من أ د ل ت ه ا التفصيليه م ع ر ف ة يعني حلال وحرام واجب ومستحب هي دي الاحكام ا ل ش ر ع ي ة ع م ل ي ة ل أ ن ه بيترتب عليها عمل من أ د ل ت ه ا ا ل ت ف ص ي ل ي ة على مذهب ا ل إ م ا م احمد يعني إ ي ه مذهب المذهب هي ط ر ي ق ة م ع ي ن ة في استنباط ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة واحد إ خ و ا ن ن ا س أ ل ن ي عن المنهج ا ل ف ق ه الخاص بي أ ن ا شخصيا نشط بعض إ خ و ا ن ك م جزاوله خيرا و اعد بحثا رائعا يراجع ا ل آ ن و لعله يدفع إ ل ي ك م و هو المنهج الفقهي المنهج الفقهي للعبد الفقير ل ل ه عز و جل و هذا البحث يراجع ا ل آ ن و لعله ب إ ذ ن الله تعالى يعني يطبع و يوزع عليكم لتكونوا على ب ي ن ة و م ع ر ف ة بالمنهج الفقهي لنلتقي معا أ و سويا فلا تتفلت او تشرد او تذهب بعيدا ع ن ه قوله على مذهب ا ل إ م ا م المبجل والحبر المفضل أ ب ي عبد ا ل ل ه أ ح م د بن حمد هنا نتكلم عن م س أ ل ة قل أ ح م د فقيه لان من بعض آ ل العلم أ خ ر ج أ ح م د من عداد ا ل ه الفقهاء ابا هذه ا ل د ف ا ع ي ة عن إ م ا م ن ا ا ل إ م ا م أ ح م د وهذا خير ما تنتدب إ ل ي ه نفسك يا طالب العلم وهو ماذا ح ف ز جناب ماذا الائمه والعلماء والدفاع عنهم أ ذ ك ر في ذلك الحديث من رد عن عرض أ خ ي ه رد الله النار عنه عن وجهه والله خير ما ت ع ب د به إ ل ى الله عز وجل هو هذا الباب لما أ ر ج و من الله سبحانه وتعالى أ ن ي د ا ف ع عني بما أ ق و م به من واجب الدفاع عن من عن أ ص ح ا ب نبيه وعن علماء ا ل أ م ة المبجلين ف إ ذ ن قلت وقد أ خ ر ج ه بعضهم من عداد الفقهاء واشهرهم ق د د أخرجه بعضهم ع من د ا ل ف بن جرير الطبري والدبوسي هذا أ ص ل وابن عبد البر فلم يذكره فلم يذكره ابن عبد البر يعني في عداد الفقهاء قلت ويجاب عن هذا إ م ا لما كانت له ش ه ر ة يعني لماذا لم ي ع د و ا فقيها إ م ا لما كانت له ش ه ر ة ويد طولى في علم ماذا الحديث فعرف به ما لم يعرف بماذا يعني الشيخ ابن باز تقولون فيه ايه ها؟ فقيه كلكم على إ ج م ا ع على قول مختلف ليس بمختلف انه فقيه شيخ ابن باز أ ص ل محدث ويحفظ ث ل ا ث ة أ ر ب ا ع الكتب ا ل ت س ع ة وثمانين ب ا ل م ئ ة من كتاب تهذيب التهذيب حفظ ب ف أ ن ت م تعرفونه ماذا فقيا و إ ن كان محدثا البخاري عندكم إ ي ه محدث قولا واحدا ها؟ طب ا ق ر أ كتاب الصحيح كده كتاب ا ل ط ه ا ر ة كتاب ا ل ص ل ا ة ده تصنيف محدثين ها تصنيف المحدثين مسند أ ب ي ه ر ي ر ة مسند ابن عباس مسند هو ده تصنيف المحدثين لكن تصنيف البخاري هذا ليس تصنيف ماذا وتقطيع ا ل أ ح ا د ي ث ده يشهد انه هو ماذا فقير لكن نشوف مسلم كان يورد ا ل أ ح ا د ي ث برواياته ل أ ن مسلم جمع في التصنيف ما بين ماذا الحديث والفقه ف أ ن ا أ ق و ل إ ن م ا اخرج احمد من عداد الفقهاء لما غلبت عليه ا ل ن ز ع ا ل ح د ي ث ي ة ف ا ش ت ه ر أ س قلت ثانيا ولم لم يؤلف أ ح م د في الفقه كتابا لان الامام احمد ليس له في الفقه ماذا كتاب و إ ن كان ت ل ا م ي ز ه قد جمعوا مذهبه حتى روي عنه قريبا من كم ستين أ ل ف م س أ ل ة في الفقه ثالثا أ و إ م ا لما كان أ ح م د يكره من القياس و ا ل ر أ ي وقد كان زمانه فقه ماذا ف ق راي وقياس يعني في زمان ك ا ن فقه ا ل ر أ ي والقياس له ايه ص و ل ة و ج و ل ة فعليه من لم يقل بالقياس و ا ل ر أ ي فكانوا ايه لا يعدونهم من الفقهاء رابعا او اما ان احمد لم يخرج مذهبه على اصول لكن الشافعي خرج مذهبه عليه على اصول والف في ذلك ا ل ر س ا ل ة فبالتالي الشافعي عمل ايه أ ص و ل لمذهبه لكن ا ل إ م ا م أ ح م د لم يخرج مذهبه عليه على أ على ص و ل و إ ن م ا إذلك تجد أ ق ل الناس تصنيفا في علم ا ل أ ص و ل مين حنبل ا عشان كده ملهومش ف ق ا ل إ ن م ل ه م ش كتب أ ص و ل ك ث ي ر ة زي م ن ش و بقى كتب ا ل أ ح ن ا ف في ا ل أ ص و ل أ د ي ه أ ك ث ر من صنفوا في ا ل أ ص و ل ا ل أ ح ن ا ف و ا ل ش ا ف ع ي ة معه بعدها تمام نقول بعد كده رقم كم خامسا او إ م ا أ ن أ ح م د رحمه الله كان يتورع عن الفتوى شديدا وكانت أ ق و ا ل ه على الاحتياط فلذلك لم ينسب إ ل ى الفقهاء سادسا وقد رد هذا أ ك ا ب ر اهل العلم فيقول الشافعي أ ح م د إ م امام في ث م ن خصال أ ح د إمام في ثمان خصال الحديث الفقه ا ل ل غ ة الحديث الفقه ا ل ل غ ة ا ل ق ر آ ن الفقر الزهد الورع ا ل س ن ة وقال يحيى بن معين أ و الثوري لا, لا يحيى بن معين ا س ت ف الله ان لم يكن أ ح م د فقيها فما أ ح د فقيه قال أ ب و عاصم النبيل عندما ذكر الفقه قال ليس سمى إ ل ا ذاك الرجل يعني ك أ ن ه قال لا فقيه الا إ من إ ل ا أ ح م د قلت وصدق ف أ ح م د جمع جمع في مذهبه ماذا مذهبي الشافعي ومن ومالك فكيف لا يكون فقيها ومذهبه جمع ث ل س ت ه م ز ه ر و أ ب و ثوري يقول أ ح م د أ ف ق ه من الثوري الجو رقم كم ا ل س ا م ن السابع قلت وكيف لا يكون فقيها وقد سمع الشافعي ة و أ ك ث ر ا ل أ غ ز ى عنه الثامن ومن عجب أن ل ا يكون فقيها وقد جمعت وقد جمعت أ خ و ا ل ه في الفقه في عشرين مجلدا بس ح ذ ر ن ي هذا لما كان انتشرت ب ر ض و ك د ه لوسع تقول ان الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ليس فقيها ف س أ ل ت الشيخ ع ل ي بن حسن بن عبد الحميد عن هذا في الحرم فقال لي من يقول هذا لم يسمع خمسه ة آلاف للشيخ الألباني ل ا في ف شريط ق إ ل الاف ق ل ل ليس أ ب ا ن ي ق ي يسمع ه ا آلاف لم خمسة شريط للشيخ الالباني أ ل ب ن فين وأنا أعتقد أن ي أعتقد هذا ا ك ل إلى ا ما م قديمة يرجع وجود فتنة ي ن من؟ ل م ح د ث ي والفقهاء و في بين الفقه ا والمحدثين ء فتنة وخلاف شهير ذ ل ك ن ا ل ف ق ه ا ء ي ن ظ ر و ن ا ل م ح د ث ي ن ن ظ ر ة ي ع ن يلاقوا ينقلتم ن أ ه ل الحديث و ح ز ب ه قالوا ت ي س لي سيدري ويفهموا وينقلتم ن أ ه ل الحديث و ح ز ب ه قالوا ت ي س لي سيدري و ي ف ه م و فهذه الرجع إ ل ى وجود يعني خلاف قديم بين ا ل م ح د ث ي ن و ا ل ف ق ه ا ء و ن ظ ر ة دوني ة إ لمن ى يعني رجلوا اكثر من عشرين مجلد في الفقهي في الفتاوى وفي الاقوال ا ل ف ق ه ي ة ما تسميه فقيا ً طب متى يسمى فقيا ً يعني أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ع ر ف متى يسمى فقيا ً لما يقول أ ر أ ي ت يبقى ف ق ي ا ً لما يكون مذهبه في مسائل ا ف ت ر ا ض ي ة ك أ ك ل الطين ا ل أ ر م ن ي في الصيام كده بقى فقيها ف أ ن ا أ ق و ل ان ا ل ت و م ه ترجع إ ل ى هذا واضح هذا جواب رقم كم ها؟ ث ا م ن ظ ن أ ن ك أ ك ل ت جوابا هذه ا ل م ر ة يا ع م قال ا ل إ م ا م ابن عقير رحمه الله ومن عجب, ومن عجب ما تسمعه من هؤلاء ا ل ى احداث الجهال أ ن ه م يقولون أ ح م د ليس بفقيه قلت أ ن ا أ ع ج ب بعده لا يكون فقيها وقد تمذهب بمذهبه عشرات ا ل أ ف ا ض ل من نجوم أ ه ل العلم على ر أ س ه م من ابن ت ي م ي ة ف إ ن لم يكن أ ح م د فقيها وابن ت ي م مذب ي ة ت م ز ج بن زبي فمن يكون الفقيه إ ذ ن فهذه ت س ع ة أ ج و ب ة د ف ا ع ي ة عن ا ل إ م ا م أ ح م د طبعا ً أ ر ا ن ي في ك ف ا ي ة هذا اليوم أ ر ا ن ي في ك ف ا ي ة هذا اليوم يا ط ل ب ة العلم و م ن ت ه ي ن ا من ا ل م ق د م ة وبقيت معنا في ا ل م ق د م ة م س أ ل ة م ه م ة وهي أ ص و ل مذهب ا ل إ م ا م أ ح م د ولكن أ ع د وعد جزم ب أ ن في الغد ن ب د أ في الكتاب إ ن شاء الله تعالى ف ا ل ا ع ز ا ر ث ل ا ث ة وثلاستك طيب ا ل آ ن ن ر ي د أ ن نكافئ النساء على ا ل أ ج و ب ة التي جاءت شوي شوي عليه طيب فنجعل ا ل أ ج و ب ة و ا ل أ ج و ب ة اليوم ك ث ي ر ة ا ل أ ص ل في ا ل أ و ا م ر أ ن ه ا لا تقتضي التكرار أ ص ل خلو النفس من التكليف أ ص ل في ا ل أ و ا م ر الوجوب ا ل أ ص ل أ ن المستحبات استعدام المفعول المطلق هذه أ و ل و ر ق ة نعم إيه؟ آه. طيب س أ ك ا ف ئ ث ل ا ث ة إ ذ ا ما... من اذن لكم من أ ز ن لكم بهذا لا أ ز ن ت بالخيام ولا أ ز ن ت بهذه ا ل م ظ ا ه ر ة لو حدثت م ر ة ث ا ن ي ة هذه سيكون في اليوم التالي من ش أ ن هذا ا ل ش أ ن هو أ ن زمن الدرس سينقص نصف س ا ع ة وعلى نفسها براقش تجني لا كثير بس في أ و ر ا ق أ ج ا ب ت بعيدا عن المطلوب إ ن م ا أ ج ا ب ت عن م س أ ل ة ا ل ص ل ا ة على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن م ا كان قصدي طلب القواعد وليس طلب إ ي ه ا ل أ ز ل على الوجوب فهي ث ل ا ث ة أ و ر ا ق أ ص ا ب ت في ا ل م س أ ل ة وهي أ و ر ا ق أ م أ ن ي س ة و أ م أ ي و ب و أ م أ ي و ب و أ م عيسى و ا ل م ك ا ف أ ة م و ج و د ة مع أ ب ي م ا ل ك بعد ا ل أ ز ا ن إ ن شاء الله تعالى ل ل ث ل ا ث ة أ م أ ن ي س ة أ م أ ي و ب و أ م عيسى、طيب. جعلنا ا ل م ك ا ف أ ة اليوم للنساء كلها ع ق و ب ة للرجال وغدا نلتقي على خير وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم